شخصية لها ملفات قد كده في أمن الدولة. الحقيقة يمكن يكون من أكتر الشخصيات اللي لها ملفات في أمن الدولة منذ سنوات طويلة وملفات ومتضخمة للغاية لأن هي ملفات تحريات وملفات استشهادات وملفات لأضايا بعضها مدني وبعضها عسكري المهم أنه كم الرصد لهذه الشخصية يفوق غيره من الشخصيات هذه الشخصية تجري حوارا لأول مرة يمكن من 4 خمس سنين وذلك لوجودها في السجن بموجب حكم عسكري بعد الإفراج عن المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد جماعه الإخوان المسلمين أول حوار تلفزيوني على الهواء يكون له هنا في العشرة مساء ومعكم مشاهدين قبل التمهيد لضيف حلقة النهاردة الرجل الذي بقي في السجن اكثر من أربع سنوات بسبب الحكم عليه في عدد من القضايا وهو القيادي الهام في جماعه الاخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام بعفو صحي افرج قبل ايام عن احد اكثر شخصيات تاثيرا داخل جماعه الاخوان المسلمين انه الصقر الكامن بها خيره الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للجماعه جاء قرار الافراج بعد ان قضي في سجن مزرعة تورا اربع سنوات وثلاثة اشهر على خلفية قرار المحكمة العسكرية بحبسه في قضية غسيل الاموال وتمويل جماعة محذورة هو والقيادي بالجماعة حسن مالك الشاطر من مواليد الدقهلية عام 1950. بعد تخرجه في كلية الهندسة بجامعة الاسكندريه عمل معيدا ثم مدرسا مساعدا بكلية الهندسة بجامعة منصورة حتى واحد وثمانين بدأ الشاطر نشاطه الطلابي والسياسي في نهاية تعليمه الثانوي في عام 1966 ومع انه بدأ حياته شيوعيا فانه صار اخوانيا حتى النخع وانخرط في العمل الاسلامي عام 1967 وشارك في تأسيس العمل الاسلامي في جامعة الاسكندرية في مطلع السبعينيات ليرتبط بالاخوان المسلمين عام 1974 ومنذ ذلك الحين تدرج في مناصب عدة وشارك في انشطه متنوعة من اهمها مجالات العمل الطلابي والتربوي والاداري الى ان شغل منصب النائب الثاني للمرشد العام وجهت الى الشاطر كثير من الاتهامات وتميزت كل مرات اعتقاله بقضايا لها ثقل سياسي واعلامي ضخم وتعرض الشاطر للاعتقال اكثر من مرة اولاها اربعة اشهر عام 68 في عهد عبد الناصر لاشتراكه في مظاهرات الطلاب بالجامعة وفي عام 92 اعتقل في قضية سلسبيل وهي من القضايا الاخطر خلال عشرين عاما مضت في تاريخ الجماعة المعاصر وفي خمسة وتسعين حكم عليه بالسجن خمس سنوات في قضايا الاخوان امام المحكمة العسكرية الشاطر الذي ورث معظم ثروته عن والده حكم عليه في محاكمة عسكرية استثنائية في ابريل عام 2008 بالسجن لمدة سبع سنوات ومصادرة نصيبه من شركة مالك والانوار شمل هذا الحكم 24 قياديا اخر تراوحت مدة السجن لهم بين ثلاث سنوات وعشر سنوات مع ان الشاطر حرون الان لكنه يعتبر ان هذه الحرية منقصة لحين حصوله على افراج نهائي باسقاط التهم الموجهة اليه ياسمين ابو خدرة العشرة مساء المهندس خيره الشاطر اهلا بحضرتك وحمد العسر من الله 97 وحضرتك على زمة القضية دي من 97 القضيه الاخيره للقضيه يعني. الاخيره من 2006 اخر 2006. 2007 اسف في 14 12 2006 تم القبض علينا اه وبدات اجراءات من هذا التاريخ طيب آه. عندك فكره ملفك في امن الدوله فيه في يا والله امن الدوله بتتصنط على كل المكالمات التليفونيه وبتم طبعا عملية التفريغة وخاصة بالعناصر اللي تتوقع أنها لها دور قيادي أو دور مهم داخل الجماعة أو داخل أي عمل عام العام حد متم بالشأن العام خارج دائرة الحكومة في مصر يعني بصفة عام بتزرع أجهزة التصنط موجودة في أماكن شغلنا وفي أماكن اجتماعاتنا وفي بيوتنا وبرضو بيتم هذه المسألة أيضا هي كانت بالنسبة لي شخصيا بتقوم بمرأبة مستمرة يعني باستمرار وراها متسكلة عليه 2 وعربية فها 2 أو 3 بيتتبعوا كل حركاتي باستمرار على مدال 24 إنسان وبالتالي أتوقع تفريغ هذه المسائل كلها موجود وبيملأ صفحات كتير طبعا برضو في كل مرة لما بتحصل عملية اعتقال أو حبس أو سجن هم ومن معهم من قوات بيهجموا بيوتنا وشركاتنا بشكل شديد الرعونه والهمجية لا يمكن اي انسان يتصور بيدخلوا بيفتشوا كل حاجة بيشيلوا المراتب الفرش الكراسي الارضيات المكتبات الدواليب كل حاجة بيتركوها بي... بي... بي... بمظهر غير طبيعي وبياخدوا في هذا الوقت السريع جدا للتفرتيش كل ما تقع عليه ايديهم من اشياء يظنوا ان لها دلالة عندهم فمثلا كل الكتب ذات الطبيعة الاسلاميه كل الكتب اللي ممكن تكون بتحمل فكر الاخوان بياخدوها اي اوراق من اي نوع بياخدوها وبعدين يتولوا بعد كده الفرز فطبعا كل هذه الاشياء حتى اللي بيقدم منها بعد فتره للنيابه بيتم تصويرها والصور هاي اللي بتقدم للنيابه او عندهم بتفضل الصور فاتوقع ان فيه كميه من الاحراز والمضبوطات باستمرار لان انا اتحبست من الف وتسعمائه لغايه دلوقتي اربع مرات كل مره بيفتش بيت ويروع اولادي بشكل غير طبيعي كل مرة بتفتش الشركات بتاعتي وبالتالي كمية الأوراق والأشياء اللي بتتاخد كتيره مم. بالإضافة طبعا لمحاضر التحريات المخبرين اللي بكتبوها أو الضباط اللي بكتبوها فلكي أنت تتخيلي شرائط فيديو أو شرائط حتى لو عليها محاضرات لدعاء معروفين أو لمشايخ معروفين أو في أي اتجاه من الاتجاهات يعني أنا على سبيل المثال أدمن القراء وأقرأ بشكل واسع جدا في مجالات شاته فممكن يلاقي عندي كتاب في علم الاجتماع إنما لأنه عندي في التخذ أو كتاب في علم السياسة يبقى حرز رغم هو كتاب موجود ومسموح م. به وملوش حتى خلفية إسلامية واضحة م. إنما إيه اللي جاء إيه اللي بيخلينا نجيب كتاب في الإدارة أو في التنمية البشرية أو في التدريب أو في التطور الإداري م. أو في التحليل السياسي أو في التحليل الاقتصادي يبقى أكيد أنا عن عندي هدف في الآخر من الموضوع ده فهات الكتاب وخده أو هات الورق م. اللي خد ما بقاش عندي إمكانيه في كثير من رواتنا نعود على الإنترنت وأقرأ كل المكتوب مم. فاحيانا يجعل السكرتير يطبع لبعض الأوراق مم. برضو كل هذه الأشياء غالبا ما بتصادر وتؤخذ يعني في, في السكة لو في أوراق أو كتب أو محاضرات خاصة بزوجتي أو ببناتي برضو بقاش عندهم وقت في المرحلة والفرز فبياخدوا كل حاجة وبالتالي كل ده هتلاقي حضرتك موجود آيب آيب. وأنا بلغني حد بالأمس آيب. من أنه هو دخل حجرة آه. ووجدوا أن حجرة كاملة خاصة بي وأنه هي مملوقة بنسبة 50% منها يعني الأوضة كلها نصة 50% آيب. وسائق ومستندات من وجدة نظرهم آيب. ومضبطات وملفات ومحاضر وجبوا لك الملفات دي ولا؟ لا أنا ما طلبتش آيب. أن حد يجيبها وما اهتمتش بالموضوع الحقيقة آيب. لأنه أضيع وقتي في مالة طائلة من ورائه يعني طب بس بس كمان معلوماتنا المهندس خالد الشاطر انه كمان الاخوان المسلمين بقوا شاطرين جدا في فكره افساد التتبع ده يعني مرة أريد تقرير أتذكر في جريدة الدستور لما no. كانت الدستور القديمة no. أنه عندكم بعض الحيل عشان أنتم تعرفين أن كل اجتماعاتكم مترقبة فكرة أن كل التليفونات أو ناس كتيرة مترقبة دي متعايشين معاها no. إنما الاجتماعات أي نوع من التحضير بيبقى لكم بعض التكنيكات أنتم بتشيلوا البطارية أريد في التقرير ده أنا فاكرة أنتم ممكن تحطوا الموبايل في آنية معدنية حالة no. no. الكلام ده صحيح ولا؟ هو الكلام ده حطيك صحيح. والشباب يكتدوا في هذا المجال بشكل كبير بس أنا بحكم الطلاع على تكنولوجيا التتبع والتجسس والوسائل مم. بتاعتها أعرف برضو أن هذه الأمور البدائيه اللي الاخوه بيعملوها مم. نتيجة إنه هم إمكانياتهم محدودة لأن حضرتك طبعا مم. الأجهزة اللي بتستخدم في التجسس وفي التصنط وفي التتبع بتتطور بشكل كبير جدا ودي أجهزة لا تباع إلا لدول في جزء منها بيباع للأفراد والقطاع الخاص والشركات مم. بس دايماً ده بيبقى المستوى الأقل في في التكنولوجيا. فلو أنا حتى قدرت أجيب حاجة وأشتريها م. من تايوان ولا من أمريكا م. ولا من اليابان ولا أي حاجة بحطها هو بيكتشف إن أنا عملت حاجة لأن مثلاً أبطلت مسألة التصنط بشكله وباقى. يعني جربتوا أنتم تجيبوا الجهاز أبطل تصنط. هو, هو هو إحنا كجماعة دي من السياسة عندنا أو ما عملناش كده لأن إحنا باستمرار بتحسش إن عندنا حاجة غلط وإحنا بنصرد بشكل طبيعي. إنما الشباب وبالذات مع ثورة التكنولوجيا في العشر م. سنوات الأخيرة. وفي شباب من شباب الاخوان دارسين الاتصالات ودرسين حاجات ومش بيدخلوا على النت وشايفين الدنيا كلها فالبعض بيجتهد ويتصرف مثل هذه التصرفات انما انا ما ببقاش عاطيلها الامن او الامان الكافي لان عارف ان الاجهزه هنا بتجيب اجهزه اكثر تعقيدا يعني يعني واكثر تطورا في المستوى وبالتالي لو انا حاولت امنع إنه استفيد من التليفون كنقطه تصنت بيقول كل اللي بيضر في الاجتماع هو في طرق تانية كتيرة جداً وفي وسائل م. بسيطة موجودة وطبعاً جزء كبير جداً من الميزانية بتاع الأجهزة الأمنية كانوا بروحها مثل هذه المسائل مسأل لأن ولا وعيد ت... يعني لما تبقى فيك تما عايزين تحضروا الانتخابات عايزين تحضروا المشروع أيا كان الكتابة هي الأفضل من الكلام والله الكتابة أحياناً بنضطر نتكلم ولذلك هم عندهم جزء كبير من المعلومات يعني تشتغلي في ظروف غاية الصعوبة يعني تضيق غير طبيعي يعني الآن ممكن أجهزة التصنيط يبقى عباره عن طلقة مثلا بتتلزق في الإزاز بتاع الشباك أو في الجدار بتاع الحيطه موجود الكلام ده كله سهل وبسيط يعني مش كبير الآن في اسطره للتصنت على الاماكن المفتوحه يعني حتى لو طلعت عملت لقاء في نادي ولا في مكان مفتوح برده بيتمكنوا يتصنتوا عليه بشكل ويبقى اخر لانه بيصرف كتير على المجال ده وبيجيب احدث حاجة من امريكا وامد غير مختلفه فانك انت تقدر تجرد دوله في المسألة دي موضوع مش سهل يعني النظام لما يبقى قمعي او بوليسي بهذا الشكل إن كنت تجاري وتتصرفي معه موضوع ولذلك هو عنده كم معلومات كبير جدا جدا جدا عن اجتماعاتنا ولقاءاتنا وعن شغلنا بضرع كبير ونحن دائما كنا بلون في لقاءاتنا أنتوا تدخلوا وتاخدوا أوراق وتتصنطوا هل لقيتوا عندنا أي اتجاه للعنف أي اتجاه ضر بالبلد أي حاجة خارج التفكير في مشروع نهلة البلد فاسكتوا يعني لين الكلام خلاص.طب هل صحيح إنه إنه منهج أمن الدولة مع الإخوان المسلمين اختلف يعني عبر الزمن بمعنى إنه المحصلة أو النتيجة كانت توحيدة هي التحجيم هي نعم. المنع من الوصول للسلطة هي الاختلاف مع فكركم أو نظريتكم ل الهدف واحد إنما المعاملة اختلفت يعني كانت في السابق في الستينيات كانت عنف مفرط في معتقلات بعد كده بقت عنف متوسط بعد كده بقت عنف معنوي أكثر التأسيمة دي صحيحة ولا ولا إزاي ممكن توصفها تغير أداء أمن الدولة مع الإخوان المسلمين هو طبعا بالتأكيد لمرحلة الستينات وعموما وعم يعني للجزء الأول من بداية السبعينات كان الأصل هو القمع. بدرجة كبيرة جدا يعني وبشكل م. كبير وفذج بالمعظم الإخوان اللي معاكم كلهم في السجون م. الصورة اختلفت مع بداية عهد السادات و... وده في تقديري الشخصي كان الدافع الأساسي وراءه أنه عموما اللي بيدير المسألة في المنطقة كلها والتعامل مع شعوبنا وطريقة إدارة بلادنا وتوجيه حكامنا في كثير من الأحيان أدركوا أن العنف الكبير والقمع الكامل لمثل، لطيار مثل طيار الإخوان بيجيب نتاج عكسي والدليل على ذلك أنه قمة القمة وسط في سنة 1965 في تنظيم خمسة في ما بتنظيم لبتنظيم 65 لما حصلت النكسه وضعوا في النظام وقبضته على البلد شوية وفي بعد نكس 67 حدثت صحوة إسلامية غير مسبوقة رغم وجود القيادات الإخوان وعناصر الإخوان الفعاله في السجون في الوقت ده ما كانواش بره انما لانه مساله التدين جزء مكون رئيسي من مكونات الشخصيه المصريه بغض النظر عن اي حاجه فلما حدثت نكسه 67 الناس اتجهت لربنا وللمنهج الاسلامي بعمومياته بغض النظر عن تفاصيل محدده فهم ادركوا ان مساله القمع بهذا الشكل ما بتجيبش نتيجه 100% في فيمكن بداوا ياخدوا خط تاني هو التعايش مع الظاهره ومحاولة ضبطها في مسارات معينة على قد ما يقدروا التحجيم أحيانا يخليها تمشي في مسار معين ممكن يكونوا فكروا بهذه دي العقلي. وعلى فكرة دي من الظاهرة خاصة بمصر بس إنما حضيك لو بصيت الدول الاتحاد السفيدة السابقة بعد 70-80 سنة من الحكم الشبوعي وقابلوا المرحلة اللي كانت قبله كمان كان فيها نوع من القهر الشديد بالنسبة للمسلمين لدرجة إنه كل المسلمين غيروا أسمائهم وأصبح الدين شيء من الماضي السحيق إنما بمجرد مجرد صخوت اتحاد السفيدتي أو النظام الشيوعي في مصلافيا الناس اللي هنا الممارسات الإسلامية وكانها لم تنقطع. إيش نوفي حضرتك الشعب اللي في على سبيل أوه. المثال كل الشعب غير اسمه بقيت تسمعي بدل بيجوفيتش عالي عزة بيجوفيتش بدل فلان أيو فلان بشكل تلقائي وبشكل غير طبيعي طب الناس دي جابت الإسلام دمنين ترى هو كان محارب بشكل شنيع جدا وبشكل شنيع. هذه هي المنطقة ال ال الحقيقية إنه القمع. القمع لا يقتل فكرا الفكر هو اللي يعني فكرا فلتكون هذه هي القاعدة المرحلة التانية انتقلوا آه. المرحلة التانية انتقلوا لمسألة التعايش انما نفس المرحلة دي اتقسمت لمراحل فراعية يعني ما هيش كلها زي بعضها يعني احنا من 1972-73 لغال 1981 وباستثناء سنة 81 نفسها اللي تم اعتقال فيها مجموعة من الناس وحدها الستادات والكلام ده والغاية بداية التسعينات كان المرحلة دي قدر السماع وهامش الحرية الموطن الحركة الإسلامية في مصر بصفة عامة نسبيا متوسط. طيب ممكن أصيغها بشكل آخر أنه اتفاق المصالح ما بين نظام الرئيس السادات أو الرئيس السادات شخصيا وأهداف الإخوان المسلمين يعني هذه الفترة معروفة عنها إنه كان السادات يريد قمع اليسار وبالتالي تحالف مع الطيار الإسلامي. أنا كنت عايش في الفترة دي. <تصفيق> وكنت في قمة وعي يعني كنت ممارس <تصفيق> النشاط بشكل بشكل كبير هذا الأمر قد يكون فيه شيء جزئية صحيحة ولكنها ليست متعلقة لإخبار المسلمين أو التارات الإسلامية الأخرى إنما هو الرئيس السادات وقتها المستشار بتاعه واللي كان أمين التنظيم في التحل الشتراكي ثم محافظ الصوت <تصفيق> محمد عثمان اسمعين عليه رحمة الله فكروا في ان هما يجمعوا مجموعه من اصحاب التوجه الاسلامي عشان يواجهوا الطيار اليساري في مم. الجامعات انما ده لم يكن تيارنا اللي هو طيار حتى قبل ظهور الاخوان كنا شباب الجماعه الاسلاميه بس مش الجماعه الاسلاميه اللي بعد كده بقى رئيسها عمر عبد الرحمن لا, الجماعه لا. الاسلاميه في السبعينات في الجامعات وانا كنت من مؤسسين العمل في جامعه اسكندريه وكنت على لقب مؤسسين العمل في الجامعه في جامعه القاهره في غيرها من الجامعات ولم يكن لنا أي صلة بهذه بهذه المسألة نعم. لما كان فيه اتجاه أخر مبرمج ومنهج وكان فيه محاولة وطح طيب إذا كان شكل علاقة ما بين جماعة الإخوان المسلمين والزعيم جمال عبد الناصر كانت فيها قمة التضاد النظام السياسي أنا ذاك كان يرى أن الإخوان المسلمين مش بس طامعين في السلطة إنما راغبين في التخلص من الرئيس جمال عبد الناصر وكان فيه قمع كبير جدا زي ما حضرتك قلت عشرة الألاف عطق المشهد تغير مع رئيس السادات وكانت هذه فترة سنوات العسل خلينا نقول كيف تصف مرحلة الإخوان المسلمين في فترة الرئيس مبارك في فترة الرئيس مبارك احنا مرينا بمرحلتين المرحلة الاولى من بداية حكمه باستثناء الشهور الاولى الى بداية التسعينات تحديدا انتخابات اللي تمت لمجلس الشورى سنة 1990 في وزارة لما كان وزير الداخلية المرحوم زكي بدر. المرحله دي كان فيها قدرة برضو من الحريه النسبيه اللي معقوله مم. الرئيس مبارك نفسه ووزراء الداخليه وكثير من الوزراء كانوا بيتكلموا عن الاخوان على انهم فصيل سياسي وفصيل وطني وقال الكلام ده في صحف فرنسيه وفي كالات انباء كثيره جدا في حديثه وان هم فاهمين اللعبه السياسيه وبيتعاملوا من خلالها هم بيدينوا عن طيار العنف انما بعد 1990 بدأ يحدث تغير وتحديداً بعد نجاح جابة الإنقاذ في الجزائر بالحصول على أغلبية كبيرة جداً في الانتخابات آه فبدأ الرئيس مبارك ي ي يعني ينتبه إلى أنه ممكن العملية السياسية والتواجد السياسي في النقابات وفي الانتخابات والمجالس النيابية ممكن يأتي أيضاً بالإخوان وبالتالي لا يعني أنا كنت سيبدون مساحة فبدأ تأفيل هذه المساحة بشكل أو بآخر وبدأت الـ الـ الـ الـ الـ الـ 1990 تم تزوير انتخابات مجلس مجسوره بالكامل ولم يسمح لاي احد مم. من الاخوان بالنجاح جات قضيه سلسلين سنه 1992 وتسعمائه وتسعين اللي كانت اول مره نعتقل فيها وبدا بعدها مرحله جديده من الضغط على الاخوان والتضييق عليهم من خلال مسارين اساسيين المسار الاول التضييق على كل منافذ العامل العام بتاعتهم بدا يحط القانون مية للنقابات بدا يفرض الحراسات على بعض النقابات بدأ يقفل كتير من الجامعيات اللي الإخوان كانوا بتحركوا من خلالها ضيق على انتخابات مجلس الشعب بدرجة كبيرة جدا سنة 1995 ما سمحش لأي حد من 150 مرشح إخواني غير الأستاذ علي فتح الباب فقط هو اللي تمكن من النجاح واحد فقط منها فده كان خطة أو مصار رئيسي إنه بيضيق بأشكال كتيرة جدا منع أن الصفر نقل الناس في التربية والتعليم لأعمال إدارية منع الدعاء في وزارة الأوقاف من الإخوان أو اللي بيحملوا فكره من اللي هم يرتدوا المنابر في المساجد فاستخدم صور كثيرة جدا من صور تكفيف المنابر ومسارات العمل والحركة كلها الخط الثاني الأساسي أنه بدأ في استخدام أسلوب كان بيعمله الإمام أحمد في اليمن اسمه أسلوب الرهينة أو الرهائب. الإمام أحمد كان لما بيقلق من قبيلة ويخاف أنها تتمرد كان بيأخذ أعز صابعا لشيخ القبيلة ويأخذ الصبي ده عنده في أسره ويخليه لو القبيلة تمردت يهدد بقتل هذا الصبي مم. وده أسلوب مفهوم معروف مم. في اليمن الأسلوب الرهائم فبدأ النظام المصري يعمله تحديدا من سنة 1992 مم. فبدأ يجي يروح أرض على مجموعة من الإخوان المجموعة دي مش في قطاع أو مستوى أفقي ولكن في قطاع رأسي بمعنى يأخذ حد من مكتب إرشاد حد من المسؤولين المحافظات حد من المسؤولين الأقسام حد من المناطق حد من القاعده ليه لان هو له عده اهداف من هذه القضيه الهدف الاولاني هو ترويع الاخوان جميعا واشعارهم بالقلق والتوتر عشان ما يتحركوش في جو هادي فهو لو خد قيادات بس ممكن جسم القاعده يبقى مطمئن يقول خلاص ما هو ياخد خيره انما لا هو بياخد من كل كل المستويات السبب الأمر الثاني ترويع المواطنين أو تخوفهم أو وضع الصورة ذهنية معينة للجماعة الإخوان عند المواطن العادي، وبالتالي هو كان بيطمح من وراء ذلك إن المواطن العادي ينصره على الإخوان المسلمين. الأمر الثالث الضغط على الإخوان ومساومتهم خاصة بين هذه الأحداث السياسية الرئيسية. يعني داخل انتخابات مجلس الشعب داخل حدث سياسي معين فهو بياخد مجموعة يعمل قضية يشوه فيها صورة الإخوان عند الناس وفي الوقت نفسه. لو أراد أنه يضغط عشان يساوم عشان يحق أمر من الأمور المعينة يبقى هو تحت إيده مجموعة من الناس اللي بيساوم بيهم اللي هو الرهائن اللي موجودين ولذلك حضرتك إلى أي مدى ناجح هذا التكنيك؟ حضرتك هتلاقي الأول من سنة 1992 لغير دلوقتي بنتكلم على 40 ألف معتقل أو معبوض عليهم الإخوان المسلمين وال40 ألف دول بعضهم تم القبض عليه اكتر من مره زي مثلا او زي ايمن جوزبينت او زي ناس كتير بالسبع والتمن والتسع مرات اما حرس احتياطي من ثلاث شهور كده لسنه ولا حاجه او حالة للمحاكم العسكريه في مجموعه قضايا في مناسبات مختلفه واخيرا عمل حول قضيه لمحكمه امن الدوله وفي الانتخابات كان بيحول لمحاكم جناح وجنايات الناس اللي بتتعلق دعايا أو بتعمل م. شيء من هذا من هذا القبيل فدول الخطير الأساسيين اللي هو مشى فيهم بشكل كبير م. في المرحلة اللي فاتت. المهان صغيرة الشاطر احنا هناخد فاصل وبعد كده هنرجع للتجربة الأقرب أو الجزء الخبري من هذا الحوار وهو فترة توقبتك اللي انت قضيتها في السجن الأخبار المتعلقة بخروجك كمان والتفاصيل وما بعد الخروج كل ده بعد الفاصل وكمان بعد هذه الجزئية لازم نسأل لو احنا معانا نائب المرشد مش بس أهمية خارج الشاطر في أنه نائب المرشد انما هو ممكن تسميه الذراع المالي أو الاقتصادي لجماعة الإخوان المسلمين تسميه مش بس قيادي إنما صاحب توجه أو فكر بيلتف حوله قطاع كبير من هذه الجماعة فلازم نسأله على الفوبيا اللي عند عندنا جميعا وهي تسمى فوبيا الإخوان المسلمين أو الفوبيا من الإخوان المسلمين بعد الفصل شكرا. أقل ما بين البرنامج دا وفكر جماعة الإخوان المسلمين إلا أننا كنا خارسين على متابعة قضية خيرة الشاطر من باب المتابعة الإعلامية أولا اثنين من باب الاستنكار لـ لـ لـ لتدرج غير قانوني ربما في no. بعض الأحيان no. المهم أنه حكم عليك ودخلت السجن وخرجت بعفو فجائي بعد قيام ثورة 25 يناير no. حكينا على وصول الخبر ليك كنت متوقعه حكينا عن ملابسات معرفتك أنك اذهب أيها الشاطر أن تحرر ونطلق نعم هو مبدئيا أنا طبعا بتسجن كتير وإنما باستمرار عندي يقيم في ربنا سبحانه وتعالى وبنتظر الفرق كل يوم فمن الأمور المشهورة عني في السجن مع كل الضباط أن أول ما شوف ضابط الصبح أقوله الفكسي بتاعلي فرجي ولا لا باستمرار لا يعني أنت بتضيقه ولا بتقول أبنية لا, لا بتكلم قبلية. بجد, بتكلم بجد. <تصفيق> وانا دايما عندي شعار بقوله من كثره مسوجنت يعني أقول الحبس في مصر كالموت يأتي بغته قد يكون مسببا وقد يكون مسببا ولا يدري أحد متى سينتهي إلا الله فدي قاعدة بتحكمني وباستمرار رغم كل ظروف التضييق والصعوبات اللي الإنسان بيتعرض لها أو تعرض لها في الفترة اللي فاتت في مصر إنما دايما عنده أمل ومتفائل ودي بتبقى قضيه اساسيه بالنسبه لاي انسان مرتبط بالعمل العام ومشغول بالهم العام لانه لو سمح لاحاسيس الياس والاحباط انها تتمكن منه نتيجه ما يستخدمه النظام من صور قمع ومصادره حريات وترويع للاهل والاقارب بشكل او باخر فهينتهي بسرعه ويبقى الموضوع مش ودايما كان في قضيه عسكريه سابقه كان المحامي بتاعي الاستاذ أحمد الخواجه نقيب المحامين السابق الله يرحمه فكان يقول لي يا خيره طالما ما بيصدرش حكم بالاعدام على السياسي ففي امل لان الظروف السياسيه بتتغير فده ابتداء مساله بتحكمني على طول الامر الثاني انه دايما لما اللي قدامك يحطك قدام حيطه حسابات وتشعري بالعجز في ضوء الفهم البشري والقدرات البشريه والعقل البشري لازم تدركي ان رحمه ربنا سبحانه وتعالى هتنزل بشكل او باخر وبطريقه مباشره انا اتعلمت كده من التاريخ ومن الاحداث ومن المورسات كتيره جدا جدا جدا مرت بيه في حياتي الشخصيه مم. قبل يمكن ما اتعلمها من قرايه الكتب يعني دي قضيه مم. اساسيه فكان عندي قناعه كبيره لما هم دبرولنا القضيه دي لكل زملائي في القضيه من الاول وهم المره دي كان لهم طبيعه خاصه هؤلاء الزملاء ان جزء كبير منهم كان من استاذه الجامعه وكان لأول مرة في حياته أتعرف للحبس مم. يعني الناس اللي زينا اللي اتحبسوا كتير خلاص بتبقى جدتهم نحاسة شوية إنما هم كانوا وضعهم مختلف كانوا برضو إخوان؟ آه إخوان يعني حضرك أستاذ مم. في طب الأصر العيني قسمه وقاعدة موية أو أستاذ مم. في طب الأصر تحاليل أو أستاذ في كلية الشرعة والقانون مجموعة كلها أسازة جامعة أو الجزء الأكبر منه أسازة جامعة وعدد قليل من رجال الأعمال والأول مرة بيدخلوا السجن وبيتعرضوا وبيتع فكنت وقال لهم يا جماعة طالما احنا فيش في ايدنا اي حاجة وهم حطيننا قضيم حيطة ساد لازم ربنا يورينا اية امتى وازاي وفين انا معرفش انما الاحساس آه. لازم يكون كده وكنت دايما بقول لي زوجتي واولادي هذا هذا المعنى وهذا الكلام وفي نفس الوقت انا مع رغبتي في الخروج انا وزملائي انما رأو فيك سرا ان ما كنتش مبسوط من فكرة الخروج ان اخرج في اي وقت لان البلد كانت مخنوقة الوطن تعرض تحديدا في العشر سنوات بالذات من لحظة ظهور جمال مبارك في 2002 وبعد كده أحمد عز والمجموعة اللي بدأت تدير أمور البلد بشكل أو بآخر العمليه سرقة ما وصلتش هنا بالسرقة سرقة الموارد فقط أو الفلوس انما سرقه سرقة وطن بكل معانيه يعني سرقة الأمل والفرحة والمشروع مفيش مشروع قومي ما فيش حاجة الناس بتجمع حواليها ما فيش إنسان عنده إمكانية أنه يحلم بأي حلق ولذلك كنت بتشوف الناس بتهاجر بتروح في البحر بتموت يعني بتعمل مسائل مش ممكن تسميتها غير ان هو انتحار وبالتالي انا هخرج اعمل ايه هروح فيه انا مش امن على اي حاجه انا عايز اقول لحضرتك ان انا لما اتحبست سنه 1992 اول مره في حبس في نظام في عهد حسن مبارك من بعدها ولما عرفت نظام امن الدوله والتحريات بتتعمل ازاي والقضايا بتتلفق ازاي انا مفيش يوم نمت فيه وانا امن على نفسي من باب الحصر ما بقولش من باب المبالغة من باب الحصر كل يوم بالليل متوقع ان الساعة 12 او واحدة او اثنين بالليل يتخبط عليه حد يخبط عليه في البيت ويقبط عليه وزوجتي وولادي مدربين على كده الشنطة موجودة تحت السرير فيها الملابس البيضه بتاعت السن فيها مرتبة بسيطة كده النمع عليها فيها أغطية برده سريعة لغاية ما يبقوا قابلوني تاني يوم في نيابه امن الدولة ويدوني بقى بقيه المستلزمات موجوده في المرة الأولى والتانية هم كانوا يقبضوا علينا وبيضربوا الشركات ضرب خفيف إنما في المراحل الأخيرة بدأوا يتوسعوا بشكل كبير جدا في ضرب الشركات أنا عايز أقول لحضوري الكنيسة في انتخابات 2000 جهاز أمن الدولة والأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية هاجم 9000 منشأة وشبك على مستوى الجمهورية في قبيل الانتخابات مباشرة أو بين داء الانتخابات مملوكة لأفراد من الإخوان المسلمين يعني ووو هذه مش لازم تكون شركات كبيرة ممكن واحد عنده سوبر ماركت صغير واحد عنده محل ألبان ودهما كانت تمويل جماعة محظورة أو تمويل شاط محظورة هو ده الأصد هو بيقول مم. إنه أنا عايز أضرب كل هذه المنافس عشان لو كانت بتطلع أي شكل من أشكال الفلوس مم. من جيوب الأفراد دول الجماعة فأنا بقفل الموضوع عشان أتعبهم في فترة في فترة مم. الانتخابات وبالتالي كنت دايما بقول للناس في السجن يعني طبعا معانا سجناء كتير غير سياسيين يعني سجناء جنائيين عاديين فكل واحد يقابلني ويقول لي دعيلي أقول له ربنا يفرق كربك وكربنا وكرب مصر لأنه أنا ما كنتش متخيل أطلع إزاي ومصر مسجونة ومصر مسروقة بهذا الشكل ومصر محكومة بعقلية احتكارية بتتعامل مع المواطن المصري والشعب المصري والوطن ومشروعه على أنها مجموعة حديد زي ما كان عز في الحديث طيب هنرجع مهندس خالد الشاطر لمساله التمويل والاموال انما ذكر او الاكيان على ذكر مهندس احمد عز وغيره لازم اخليه سهل كنت في نفس السجن تقريبا no. والسيد حبيب العدل كمان وزير الداخليه السابق no. No. كان في نفس السجن no. شفتوا بعض تبادلتوا الكلام ولا هي نظرات ولا ولا ما حصلش اي نوع من المقابله ما بينكم وبين بعض نعم no. هو الفلسفة بتاعة السجن في التعامل مع المجموعة دي هو عزلهم عن بقية السجناء بهدف حمايته مش بهدف التديئة عليهم او ازاؤهم وانا بهدف, بهدف بهدف بهدف حمايته لان ادارة السجن فوجئت وانا كمان فوجئت بمستوى الوعي والادراك الزائد جدا عن دعم المساجين حتى لو كانوا المساجين دول جايين في قضية مثلا ضرب مطوا أو مم. تعاطي أخراص مخدرة أو كده وهجومهم على أحمد هزلي لما شافوه خارج من السجن تاني يوم في الجلسة وأحمد المغربي وزهير جارانا وانطوا حرامية انطوا خدتوا فلوسنا انطوا كذا يعني المساجين المساجين العاديين جدا حجم آه المساجين العاديين جدا في مزرعة طر أه نعم هي مزرعة طر دائما سجينةها متميزين شوي آه. بس لما هدمت السجون في الأحداث الأخيرة اضطرت مصلحه السجون تجيب مجموعه كبيره م. من السجناء من سجن القطا او من غيرها من السجون الموجوده م. وتحطها في السجن ده فاصبحت التركيبه بتاع السجن مختلفه عن ذي قبل م. مبقاش بقى رجال الاعمال مبقاش مستشارين الوزراء السابقين م. مفيش الناس اللي جايهين في كسب م. المشروع مستوان حضر لا، السجن بشكل كبير جدا جدا <تصفيق> يعني فالاهالي اللي بتيجي تزور والمسجون لما بيشوفوا الناس دول كانوا بيشتموهم سبوهم، بيجروا وراهم بطريقه غريبه جدا بيخذفوا العربيات بتاع الترحيلات بالحجارة مم. فطبعا إدارة السجن كانت لازم تعزي الناس دي في مم. أماكن شوية بس هو قدر الله أماكن العزل دي جات في يعني ناس منهم موجودين في نفس العنبر اللي أنا فيه بالظبط يعني بشوفهم للنهار، وجزء تاني موجود يعني بين بينهم جدار مشترك يعني مم. هم في جزء كده من العنبر بس لهم باب مستقل عن الباب بتاعه فمن حيث الرؤية كنت بشوفهم مم. إنما من حيث الاختلاط بيهم أنا مختلطش بحد ما حقيقة خالص. <تصفيق> إنما زملائي كان معايا الأستاذ حسن مالك وكان معايا الدكتور أسامة سليمان ده واحد من اخوان المحكوم عليه برضه في حكامة أمن ضاولة وما زال موجود في السجن حتى الآن <تصفيق> كان هما لنا بالصلاة في المسجد بتاع السجن <تصفيق> صلاه الظهر والعصر فكان اللي بيجي منهم الدو... المهندس مهندس أحمد او أو حد يصلي في السجن يشوفه وتكلموا <تصفيق> معاه بس في حدود ضيق. يعني مش في حدود مناقشات إنما السلام عليكم إزايك أخبركو إيه كلام حاجات جماعة بسيطة بهذا الشكل مم. لأن دي سياسي السجن أصلاً يعني آه. أنا عايز أقول لحضرتك إن السجناء العاديين كانوا بيطلعوا على على على شبكات زنزانة ويعودوا يشتموا فيهم في الناس اللي موجودة دي يشتموا في الوزير حبيب العدلي فا يعني أنا حتى كنت متصور إن الناس ممكن تبى عارف وزير داخلي إنما إن الناس من الفئة الفقيرة جدا في المجتمع تبقى مدركة يعني يا احمد هجز او احمد المغربي ان هما اخدين فلوسنا ان ده بالنسبة لي كان امر مفاجئ ان الناس مم. وصل درجة عيائي هذا. اللي... ليه وانتوا في السجن بتشوفوا وبتقروا جرايد بتشوف تلفزيون احنا بنشوف تلفزيون مقرى جرايد بس بالنسبة للفيئة اللي انا بتكلم عنها بفيئة امية جهلة لا يقرؤون ولا يكتبون ولما بيشوفوا تلفزيون بيقعد يشوف نايل السينما او نايل الدراما او الحاجات التانية بتابعش نايل اخبار ما معرب للموضوعات بهذا الشكل مستواه مش كده اصلا يعني واحد واحد جاي في من شالف اتوبيس واحد جاي ضرب واحد مطوه أو سنجه أو سيف مش بتشوف التلفزيون المصري التلفزيون الدولة في آه، ده انا كان جزء من العقوبة يعني مش <تصفيق> قدامنا حل غير التلفزيون المصري وان كان تغير في الفترة الأخيرة وربنا ييسر وتغير الاحسن اكتر ان شاء الله اه, آه، طيب آه، في أي التقاء نظرات حصل بينك وما بين وزير الداخليه اه حصل يعني أنا بس يعني هو يفوجئ بوجودي وأنا فوجئتي بوجوده كده في, في القطن من الأطار أكيد الأطل. هو عارفك أه طبعا عرفني فحط يعنيه في الأرض ومشى ما عادش رجع للمكان هم اصلا بيطلعوا للطريد في وقت ما حدش فينا كله يكون بس اول مم. يوم حدث خطأ كده أنه أنا كنت واقف هم مش منتبهين وطلعوا للطريد فعنينا جات في عين بعض على مسافة عصرة متر كده على الحاجة طيب آه نيجي لليوم اللي, اللي قالوا فيه الخيرة الشاطر اذهب أنت من التلقاء أنا بقول لحضرك أنا كنت متوقع الفرق في كل لحظة والأمر التاني لما حصلت انتخابات مجلس الشعب وتم تزورها بشكل فج جدا وطلع أحمد عز وصفة الشريف يقولوا دول عام الحسم ضد الإخوان فأنا قلت للزوار بتوعي ولولادي أن توقعوا في خلال شهرين من الآن آية من الآيات أو مصيبة تحدث للجماعة دول لأنهم طالما وصلوا إلى هذه الدرجة من الاستبداد من ال... من والكبر ويقفل على كل القوى السياسية بهذا الشكل مش الإخوان بس ما سابش سعد عبود ولا جمال زهران ولا أي إنسان مننا حتى اللي كانوا بتكلموا في الحزب الوطنة ما سابهمش يعني مش بس الناس اللي موجودة من المستقلين أو من المعارضة بصفة عامة فطالما هنرجع للقاعدة بتاعنا وطالما حياتك قدام حياتك سد وقفل الدنيا كلها لازم تدخل إليه مباشر تحدث هو في حاجة. الحقيقة مش فكرة مين الفاضل اللي شبه المشهد ده بإنه وكأن الحزب الوطني أو أو أو أمانة التنظيم كان غرضها إن هي تطلق رصاصة وتقتل إخوان المسلمين في الانتخابات. لا صحيح؟ إنما الحقيقة قال واضح ما كانتش طبقة ده كان قلي فالرصاصة لا. قتلت الجميع لا مش بس. لا ده صحيح؟ مين اللي وصف التوصيف ده؟ لا صحيح. صحيح؟ آه. ده صحيح؟ ولذلك م. أنا بقول لهم المفروض الشعب المصري في صورته برضه من ضمن مظاهر الاحتفال بيها يعمل كمسال لجمال مبارك واحمد هز لأنهم ما فجروا النظام من الداخل بالأسلوب اللي هم استخدموه وعملوه فأنا مسألة الطاقة كانت موجودة عندي وبعدين لما حدثت الصورة وبدأت المطالبات بالإفراج عن السجناء السياسيين كنا كل يوم متواعدين حدوث أي شيء أو انفراج كان عندك فرصة للهرب أعتقد كانت عندنا الحي السجون كلها حصل فيها رغبة في يعني حصل فيها محاولات هروب وتمرد إلا أنه السجن بتاعنا كان سجن هادي. كنا قبل الأحداث كل السجناء حوالي 150 وخمسين. إحنا م. كسياسيين كنت انا وحسب ملك بس أوسام سليمان وكانوا مهتمين شوية برجل أعماله عشان طلعت مصطفى موجود. فعملين حراسة مشددة شوية عليه. إنما هو طبيعة السجن يعني الناس اللي فيه صعب انها تفكر في في, في الهروب. م. إنما لو أرادوا الهروب كانوا يهربوا. يعني م. مش دل مش مش مسألة عجز لأنه كان في ارتباك غير عادي. وهو الحقيقة. ابتداء السيستم الأمن كله أو النظام الأمن كله هو نظام هش هو, هو بتسطر علي بأنه يجيب مجموعة من القوات الخاصة ويدخل اعتقلني من بيتي وروع ولادي وروع زوجتي مثلا ولكن لو حضرتك بسيطة نظام التأمين بتاع السجون أو بتاع اي حاجة اختراقه في منتهى السجون هو موقف على الأبراج مجموعة من عساك الأمن المركزي أو الجنود اللي معظمهم من أهلين الرفيين الطيبين اللي ربما لا يقرأ ولا يكتب اعطيه سلاح الله اعلم بيعرف يستخدمه ولا برا مش وبالتالي اي محاوله هجوم من ناس منظمين م. او عندهم قدر اعلى من من التكتيك شويه ممكن يقترف ولذلك أنت ما تستغربيش من المسألة اللي تمت في في السجون كلها ان هو لما يبعت مجموعه بلطجيه خلاص نظام معصوم نهار نظام السجون يعني نظام معصوم نهار واكثر الشرطه نعم نعم لان برضه مساله الولاء للنظام والانتماء والاخلاص له انخفضت بمعدل كبير جدا في السنوات الاخيره يعني انا اتحركت مع عبد الناصر وتعارضت في عهد السادات سبيب. مو... الطلب الارض عليا بس كنت بحج ما ماسكونيش انما في عهد مبارك اكثر من مره يعني يوم عن الثاني الولاء للنظام نفسه بيقل حتى عند كل العاملين في هذه الاجهزه ما بقتش الصوره زي الاول أه. وبالتالي انا هدافع عشان ايه انا هضيع عمري ولا حياتي عشان ايه لو انا عسكري شرطه ولا انا كده ماشي اي شيء أه. من هذه الامور أنا مش واخد حقي أنا أصلا هو نعم. نفسه حاسس بالظلم والاضطهاد ومرطب ضعيف جدا مم. وخدمات قليلة مم. فبتسمع أخبار الثورة ومستنين الفرج؟ كنا بتسمع أخبار الثورة متوزون المصر ومن الصحف ومن مأمون الزيارات مع العلم طبعا السجون قفلت 10-12 يوم أثناء الأحداث نتيجة الاضطرابات اللي حصلت فكانت زيارات نفسها ممنوعة فكنا منتظرين الفرج بالفعل كل يوم وطبعا كنا بنتابع في بيانات الشباب الثورة والشعب في مدال التحرير الإفراج عن عن السجناء السياسيين. لما جي خبر الإفراج هو الحقيقة الخبر تبي يبلغه بيه عن طريق وزير الداخلية. اتصل بيا في التليفون داخل السجن و... محمود, محمود واجد. واجد يعني. اتصل بيا في التليفون داخل السجن في مكتب الأمور يعني استادوني في مكتب الأمور وقال يا بشمهندس يا مهندس خيرت انت موضوعه خلص وهتخرج النهاردة. فبدأنا الإدارة في السجن قالوا خلاص جاهزوا كل حاجة وهتخرجوا. لا يعني ما سالتش ليه ازيك يعني يعني ما أخدت الرساله وخلاص وقفلت لا أنا ما انا هقول لحضرتك يعني م. انا ابتداءا يعني لو رجعت القضيه شويه هقولك امور وواقع لا يمكن تتخيلها يعني عشان تستشعري درجه القهر والاستبداد السياسي اللي كان بيمارسه مبارك ورجالته وحيول العدل وجمال مبارك يكفي ان انا اقول لك مثالين الاول أنا قدمت وأخرين في سنة 1995 لمحكمة عسكرية م. لما قدمت للمحكمة العسكرية وزملائي طعنا أمام القضاء الإداري بأن الرئيس مالوش حق حالة المدنيين للمحاكم العسكرية وفق الدستور القديم قبل التعديلات الأخيرة التي تمها م. في 2007 لأن النص الموجود بيتيح له الكلام ده في ظل حالة الطوارئ بقيود معينة م. فرفعنا قضية فمحكمة القضاء الإداري حكمت بأن مطلب مطلبنا ده معقول وطلبت ورفعت الأمر للمحكمة دستورية العليا أن هي تبت في دستورية هذا النص أو هذا البند اللي موجود فطلع تقرير هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا بعدم حق الرئيس في أحلتنا المحاكم العسكرية باعتبرنا مدنيين وما ومحنش في قضايا عنف ولا إرهاب ولا أي أمر من هذه الأمور مم. فصدرت توجيهات للمحكمة الدستورية للأسف بأن الموضوع يتحط في الدرج ولا ولا يصدر حكم فيه مم. ومضت الخمس سنوات كاملة دون أن يصدر الحكم لمحكمة دستورية العليا، خلصنا الخمس سنوات بتوعنا وطلعنا وعدت 2000 تحبست في 2001 سنة حبس احتياطي وطلعت 2002 وأعيد إطلاق القبض علينا سنة 2006 في القضية الجديدة وتم أحلتنا مرة أخرى للمحكمة العسكرية مم. فرفعنا مرة تانية أمام القضاء الإداري فالقضاء الإداري حكم بعدم جواز أو حق رئيس الجمهورية مجلس الدولة في حالة المدنيين دول أو المجموعة دي القضايا العسكري فراحت الحكومة بسرعة قدمت الطعام قدام المحكمة الإدارية العليا، ولأول مرة تناعقد المحكمة الإدارية العليا للدائرة المختصة بنظر الطعون في خلال ثلاثة أيام، دايما بيبقى الموضوع شهر شهرين ثلاثة إن كانت كت أسرع جلسة في تاريخ مصر، هو المفروض قبل الثلاث أيام دول فيهم المفروض كان الوجو... الإفراج علينا وجوبي كان المفروض نخرج. إنما عمل الطعن ونعاخرت المحكمة وقررت النظر في الطعن بتاع الحكومة عمل إيه القاضي رئيس المحكمة لقى إنه هو في أزمة الدولة بتدي توجيه بأنه الناس لي ما تخرجش وما يتقبلش الطعن بتاعهم والمجلس الدولة اللي هو الدرجة الأقل بس تابعه هو تابعة القضايا بتاعه تابعة المجلس الدولة على القضاء الإداري قايل إن الرئيس ما لهش حق فعشان يرضي كل الأطراف أصدر قرارا غريب الشكل بإنه يعلق الحكم في الطاعم انتظاراً لحكم المحكمة الدستورية اللي متأجل من 1995 اللي كان بقاله 11 سنة والمحكمة الدستورية لم تبت فيه ولم تبت فيه حتى الآن مم. وبالتالي عادنا الخمس سنين وفي الوسط خمس ست سنين بغض النظر عن أي حاجة وجينا محكمة عسكرية جديدة والمحكمة الدستورية لم تصدر حكمها في المسألة متى ستصدر؟ 15 عشر سنة؟ وانا اتحبست المرتين وخلصت الحكمان او زملاء في المرة الاولانيه كنا كزا وستين واحد محبوسين وفي المرة التانية كنا اتنين وثلاثين فامتى هتصدر المحكمة الدستوريه حكمها وقرارها قرارها فدي, فدي كانت دا مساء الاول المثال التاني لما تقدمنا المحكمة العسكريه سواء الاولى والتانية جينا في التاني دايما بيبقى الشاهد الاساسي في القضية ضبط امن دول عمل تحريات فجيز الشاهد الاساسي في هذه القضية انا بقول اساسي ليه لانه بيجيلوا الظباط اللي اجروا عمليه القضه علينا ويسموهم شهود برضو انه راح قبض علينا والآن في البيت نايم ولا قاعد ولا واقف بس دي مساله ملهاش صلب صلب القضيه انما الشاهد الاساسي هو شاهد واحد فقط كان الرائد عاطف الحسيني فوقف قدام القاضي والمحامين بيسالوه في التحريات بتاعته بعد ما المحامين خلصوا معاه قاعدوا يومين او جلستين او ثلاثه فانا طلبت من القاضي اللي هو رئيس المحكمه العسكريه قلت له هاستاذن حضرتك ان انا له سؤال او اتنين قال تفضل وطلعني من القفص وبدات اسال الشاهد قلت له حضرتك بتقول ان انا متهم بغسيل أموال ومتهم بالارهاب ومتهم بالتمويل ومتهم ومتهم, ومتهم ومتهم ومتهم ست سبع تهمات. انا عايز من حضرتك كشاهد دليل مادي واحد بس مش عايز خمس مش عايز عشر يعني لو انت جبت دليل مادي واحد على اتهام الخمسة ستة اللي انت بتواجههم دول انا هقبل الخمسة اتهامات واوافق على اعدامي في مدان التحريش بس هاد دليل مادي واحد فقط فالقاضي قال يعني ايه دليل مادي وقتلها السادة الرئيس رئيس المحكمة الناس دي بتتصنط على تليفوناتنا وحط أجهزة تتصنط في بيوتنا وفي أماكن عملنا وبيراقبونا ياليل ونهار ويدخلوا بيوتنا وشركاتنا وياخدوا أوراق فيش ورقة واحدة مفيش مكالمة ما فيش حتة تم التصمت عليها ان انا بامول الاخوان او ان انا بعمل عملية راسية الاموال او ان انا بعمل اي حاجة من الحاجات اللي هوها بيقولها مم. فالقاضي قال له والله يا سادت الشاهد يا سادت الزابط مم. ده سؤال واجه جدا الراجل عايز دليل مادي واحد وده حقه مم. فاطرق بصل الارض دقيقتين تلاتة وقال له ما عنديش قال لي يا أساس خيرت بقول لك ما عنديش بس برضو القاضي كما لقى سبع سنين سجن قرار الكلام ده <تصفيق> طيب فاكر ان المهندس خارج الشاطر خرج يوم الخميس القرار بالافراج عنه كان الاربعاء الاربعاء نعم الاربعاء وخرج الخميس وهو يتحدث لاول مره منذ سنوات بالرغم من وجود خارج الشاطر في السجن الا انه كان دايما بيشار له على انه بيتحكم في قدر كبير من امور الجماعه وهو في زنزانته انه كان نافذ حتى وهو محبوس وبيقال أنه جماعة الإخوان المسلمين داخليا حدث فيها نوع من الانشقاق وهناك مرشد شكلي دكتور محمد بديع ومرشد حقيقي في السجن هو خيرة الشطر بعد الفاصل نعود لهذا السؤال احنا على الهواء مرة جديدة ومعانا من نفرج عنه منذ ايام قليلة المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين مهندس خيرت كان دايما بتقال وانت في السجن انك بتتحكم في كتير من شؤون الجماعة حتى من زندنك والحقيقة انه ده حتى ده كان امر بيمثل نوع من الحرج كل الضيق للمرشد العام هو الحقيقة الكلام ده غير صحيح وهو يعني هتكلم في نقطتين فيه النقطة الأولى أن احنا منذ الصورة الذهنية اللي الكثير من الوسائل الألمية أو الدولة حاولت ترسمها لنا في فترة معينة أن احنا فصيل قائم على مسألة السمع والطاعة المطلقة والإدارة الفردية يعني دي خضية أساسية لازم تكون واضحة احنا العمل عندنا مؤسسي بالفعل أنا عايز أقول لحضرتك حاجة بتقول لي ان الإخوان المسلمين مش قائمين على فكرة السمع والطاع لا هاشرح الوجهة نظري ممكن يبقى السمع والطاع ده بعد استعم... بعد أعمال مسألة الشورى بشكل أساسي يعني احنا في مكتب الرشاد المرشد رامس وله وقاره وهو الوجه الممثل لجماعة الإخوان إنما صنعت القرار بتخضع لمستويات مؤسسية مختلفة ففي موضوعات ممكن المكتب ياخد فيها قرار بس برضو من خلال المناقشة والاغلبية عندنا ملزمة او الشورى عندنا ملزمة وليست كبعض الاختيارات الفقهية لرجامعات اخرى انها معلمة في اختيارين اسين او طريقتين او مدرستين في التعامل مع مسألة الشورى في كتب الفقه مدرسة بتقول انها ملزمة يعني المسؤول ملزم بان ياخد نتيجة الشورى والتزم بيها ومدرسة تانية بتقول إنها معلمة بمعنى أنه خلاص هو عرف رأي الناس وفي الآخر هو ياخد القرار مم. اختيار جماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها حتى الآن أن الشرع ملزم وبالتالي لما بيطرح موضوع للمناقشة كل أعضاء المكتب بيناقشوه أشهوه فيه بقولوا أراءهم وفي الآخر اللي بيتفعوا عليه هو ده اللي الكل بلتزم بتنفيذه في مستويات من مستويات القرار لابد من الرجوع لمجلس الشورى يعني ما ينفعش ناخد قرار انتخابات مجلس الشعب والمكتب هو اللي قرر المسئة دي لوحده ولكن بيرجع لمجلس الشورى بل بيرجع لمجال الشورى المحافظات والمكاتب المسؤولين في المحافظات لأنه بالذات في ظل ظروف التضييق ده أمر كان بيحمل الجماعة تمن باز بالسجن مع كل انتخابات من خمس تلاف لسبع تلاف واحد في السجون وبالتالي القعدة الأفراد هم هيدفعوا التمن وهما اللي هفزلوا جهد في تأمين اللجان وفي الدعاء المرشحين وفي كل شيء فيبقى النهاردة لازم هو يبقى مشارك في صناعة القرار بشكل أساسي عشان لما يدفع ثمن غالي يبقى يتحمله برضه نفس لأنه هو كان واخد مشارك في صناعة القرار ففي عندنا قضايا لازم ناخد فيها رأي كل القواعد في قضايا بنأخذ فيها رأي المجلس شورى المحافظات والمكاتب المسؤولة في المحافظات في قضايا بيبقى مجلس شورى الجماعة في قضايا بتبقى على مستوى مكتب المرشات وبالتالي التركيز على مسألة إن سين أو صاد بيأثر أو بيحرك أو بيعمل أو بيدير أو أخطر رجل في الجماعة أو أخطر رجل في العالم معلش ده مصطلحات تمشي في السينما أخطر رجل في العالم أشجع واحد المسائل اللطيفة اللي بيستخدمها في عناوين الأفلام المصرية أحياناً إنما في العمل الإخواني أو في العمل الإسلامي الوضع مختلف. لا لا بس بيقال مهند خير لا أولاً مهند خير الشاطر رجل أعمال وثروته كبيرة جدا وحجم أعماله كبير مش بس في فكرة التشغيل ووواعطاء فرص عمل لا في التمويل ووواعطاء دعم مالي للجماعة الحاجة الثانية إنه خير الشاطر معروف عنه قدرته على التواصل مع فئات كثيرة من الجماعة يعني يعني في في سمة أقول اجتماعية او شخصية بتخليه يستطيع ان يؤثر كشخص و... وكسلطة مال هو انا قلت نقطتين هترحم في هذا الصدد بالنسبة للحركة والتأثير من داخل السجن النقطة الاولى ان عامل اخوان عمل مؤسسي والدليل على ذلك احنا في قضية 1995 كنا ستة او سبعة من اعضاء مكتب الارشاد يعني نص اعضاء المكتب موجودين في السجن ومكتب الارشاد كمل العضويات ومن البرة من من الخارج من الناس اللي موجودين واحنا كنا موجودين جوا السجن ومع هذا استمر العمل في جامعتي خيار المسلمين ودخلت انتخابات 2000 لو حطيت تسكوري ونجحت 17 كان رئيس الكتلة البرلمانية دكتور محمد المرسي ومع وجود تزوير شديد جدا في الانتخابات كما كانوا من إنهم ينجح فلما تأثر إلى الجامعة بغياب السبعة أو ثمانية ستة أو سبعة ضامك تبر الشهود اللي كانوا موجودين كان منهم أنا كان منهم الدكتور محمد سيد حبيب كان منهم الدكتور عبدالله الفتوح كان منهم الأستاذ محمد مهدي عاكف كل دول كانوا موجودين وقبل احنا ما نخرج اتقبض على مجموعة جديدة كان فيها برضو الدكتور محمد بديع عضو مكتب الرشاد وكان فيها الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الرشاد خبست الجزء الأكبر من أعضاء مكتب الارشاد موجود في السجون ودي م. مش, مش, مش مسألة ده بالأرقام يعني أنا عايز أقول لحضلك المكتب اللي موجود حاليا معظم ناس أخدوا أحكام في ال... في ال... ما بتكلمش على 54 و65 انا بتكلم على فترة الرئيس محمد فسطاط مبارك تحديدا مم. ان كلهم خدوا احكام في هذه الفترة يمكن باستثناء واحد او اثنين والباقي كله كان بروح السجن ست اشخاص سبع اشخاص ثمان اشخاص واستمرنا عندها ناس في السجن ومع هذا العمل استمر والاداء حصل فيه نوع من ال... من الانجاز بشكل او باخر رغم ظروف التضييق الشديده على محمد فدا دليل قاطع على ان العمل عندنا هو من ناحية جزء كبير فيه له مركزي وبصفه عامه هو مؤسسي ولما انا اتخذت واتحطيت السجن دخل مكاني عضو مكتب ارشاد ودخل كل واحد مكان عضو مكتب إرشاد ويمكن ده كان من الاثار الايجابيه الوحيده للمحنه او للازمه إنه ممكن انا لو كنت عضو مكتب ارشاد وما بتسجنش ممكن التشكيل بتاع المكتب يفضل ثابت لفتره طويله انما النظام وامني الدوله قدموا لنا خدمه من حيث لا يدر ان باستمرار ناس بتدخل السجن فبيتم تصعيد ناس ثانيه مكانها وبالتالي بقى عندنا تلاتين اربعين واحد صالحين انه هما يكونوا عضاء مكتب لشهد ومرسوها بشكل او باخر فالعمل عندنا مؤسسي وجماعي النقطة التانية ان اللي بيقول كده مش فاهم طبيعة السجون مش فاهم طبيعة السجون انا ما اصفص حضرتك بس اصفصف عامة سجون السياسيين يعني محكمة يعني بمعنى ان زيارات بتتفتش ما تقدرش تضعي ورقة وتدخلي ورقة خاصة بأي عمل اخواني او تنظيمي ممكن تدخل صحيفة أو جرنان أو شيء من هذا القبيل ما فيش مشكلة ممكن أي كتب عادية إنما موضوعات تنظيمية يعني تحتاج لمشكلة كبيرة جدا عشان تحولتها الربيع أو تدخليها الحاجة الثانية الزيارات بتبقى تحت رقبة الزباط ما انتش قاعدة كده وراحتك تعمل اللي انت عايزاه ولو جالي زيارة محامة محامي أو زيارة نقيب اللي هو ده ممكن م. من نقابة اللي هو ممكن يكون فيها واحد من الإخوان اللي فاهمين شوية عشان يقول كلامه كلاما له كلام بتبقى في حجرة ضابط أمن الدول ويسجل كل ما تقوليه وتسمعيه ويكتب عنها تقرير والتقرير يترفع لجهز أمن الدول وده جزء من ملفات بتاعت اللي هناك يعني لو أنا جات لخمسين زيارة في فترات الحرس كل زيارة بتقرير فتلاقيه وسيخة من الوسائق اللي موجودة حاليا وبالتالي مسألت ان كنت تبقى جوة السجن وتتحكمه وتديله وتتحركه فده كلام يعني مغلوب مش كلام النقطه الثالثه والمهمه الحقيقه ان احنا عشان ندير ونشتغل ونقود فانت محتاجه لامرين الامر الاول انك تبقي دايما عايشه الواقع وعارفاه والتدعيات اللي السيوط والتغيرات اللي تحصل فيه انا لما كنت في السجن اعرف الواقع ده ازاي ما اقدرش اخد الواقع بتاع جماعه الاخوان مما ينشر في الصحف الامر الثاني غير معرفه الواقع احنا عملنا كله مبني على الكلام والمنطق والاقناع ان انا بقعد مع واحد واتنين وثلاثة واربعه وقول له والله ايه رايك ندخل مجلس الشعب يقول لي انا مش موافق اقول له بس انا شايف ان دي فكره كويسه هتحقق مكاسب للعمل الدعوي والعمل العمل والعمل إخواني العمل الاخواني واقعد اقنع فيه ويقنع فيا يا يقتنع ما اقتنعش الصوره الزهنية اللي هما رسمينها ان انا بكره الصبح لما قلت تعليم التعليمات دي تتنفذ على طول ودي كانت من نقاط الخلاف اللي دايما تحصل بيني وبين كتير من قيادات امن الدوله بالذات في فترة الحراك السياسي مم. لما كان يتصل بنا ولا عايزين دلوقتي خيرت أو غيره من الإخوان يجي دلوقتي عشان نتكلم في الموضوع ييجي نتكلم في الموضوع نقول النهاردة مرتبين مظاهرة قدام مسجد الفتح أو بكر مم. أو مظاهرة في مدن عبدين فعايزين مظاهرة دي تلها وهي ويقول ويتكلم وشيء من هذا القبيل أقول له أنا على ما بلغ بأخد يومين أو ثلاثة أما أما ألقى برضه أخد يومين وثلاث وما ينفعش أنا صرتي مع الناس اللي موجودة أنا النهاردة أقوله إحنا اتفقنا نعمل وبكرة أقوله هلقى فالمسألة ما تجيش كده انت لازم تراعي ان اللي بينه وبين الناس هو الكلام والمنطق ان انا بقنعه بحاجة بقنعني بحاجة مش مساله ان احنا تنظيم شبه عسكري وان انا واقف كده والناس لسبب او لاخر مقتنعه بان كل الكلام اللي قوله اوامر وهنفذوه طبعاً دي صورة مغلوطة بالمرة إطلاقاً يعني. <متحدث> يا أفهم كلام حضرتك إنه بالرغم مما بينكم وبين أبن الدولة أو النظام الحاكم كان في شارة معاوية يعني أحياناً كان يتم التفاهم زي ما أنت قلت يستدعيك في حدث يعني كان هذه شارة كانت موجودة. حضرتك هقول لحضرتك هو النظام السياسي في مصر كله في فترة مباركة كلها كان مخلي بكل التعامل مع الإخوان المسلمين من خلال الجهة الأمنية والملف الأمني. <متحدث> وطلبنا مرارا وتكرارا في كل مراحل حكم مبارك انه يبقى التعامل من خلال, خلال سياسية لان احنا تجمع ولنا توجه سياسي المفروض ان احنا نشتغل انما ده لم يحدث الا حالات نادرة جدا ان واحد يقابل واحد مجلس شعب يكلمه كلمتين انما الكلام بشكل اساسي كان دايما من خلال الجهات الامنية هما كان دايما لهم مسار من اثنين المسار الأساسي والرئيسي والمعتمد هو التعامل الأمني والقمع. يعني هو متضايق من إن أنا في حاجة هو الأمن من حاجة فالحل الأول عنده توجيه ضربة أمنية حمل اعتقالات مثلا عارف إن أنا هعمل مظاهرات الجمعة بساتر الجمعة في الأزهر فيجي بالليل يروح واخد خمسين ستين واحد من قيادات المتوسطة أو قيادات العليا الإخوان ويأخدهم عنده في السكن خلاص ده كان الأصل مم. عنده. إنما أحياناً كان بيمنعه عن هذا بعض الظروف إما الداخلية أو الخارجية فمثلاً في فترة بوش وكان ضغط الجمهورين في الإدارة الأمريكية على م -م. مسألة إصلاح السياسي والسماح بخضر المحركة السياسي بشكل أو بآخر فهو مش عايز يبدو قمعي بشكل م -م. كبير <تصفيق> وانت عندك مظاهرة فهو بدل ما يدخل ويبضع اسم المظاهرة زي ما هو مع التعود يعمل فلانه عنده عنصر ضاقت عليه مشان السبب فيه بيجي على طول يقول يا جماعة تبلاش تب المظاهرة تبني تفاهم نقعد ناخد اليد في الكلام ممكن نوصل لحل وسط. انت مش عايز مظاهرة قدام أسرع عبدين لانه مسألة رمزية تب سيب نعملها في مدان التحرير سيبنا نعملها في شارع رمسيس ف... بس دائما كانت قيادات الإخوان في الطوال الفترة الماضية تم في تماما الحضرك بب بتصرح بهذا دلوقتي ما تخرج يعني دايما يقولوا لا ما فيش تا... صفقات بيننا وبين أم لا عمرنا ما قعدنا هو في جلاد بيض بيقول... يعني أنا بقول الحضرك من وقح حوارات أقمنها يعني يعني لأول مرة أرى قيادة إخوانية تتحدث إنه كنت بتعوض على الترابيزة وتحاولوا توصلوا الأمور أنا بس مش عايز أوصل مم. الموضوع لمستوى كلمة الصفقة لانه اللي خلي وسط يعني هو يعني التفاوض اللي بيتكلم اللي بتكلم عن صفقات معلش في التعبير بتاعي بيحسن الظن اكثر مما ينبغي بالنظام الحاكم لأن نظام الحاكم لما يلجأ لعقد صفقات مع القوى السياسيه المختلفه فهو ابتداء بيعترف بوجودها ثانيا عنده استعداد يكسب حاجه وتنازل عن حاجه والنظام الحاكم وبالذات في اخر عشر سنوات كان لا يتصرف الا بعقليه احتكارية وبالتالي مسالته انه يعمل صفقه ويقدم تنازلات وياخد حاجه قصادها الكلام ده ما كانش بيحصل انما هو لما كان بيبقى مزنوق ومضطر لانه مش قادر يلجئ للسياسه الرئيسيه اللي عنده اللي هي الاعتقال والرهائن والقب في بعض الظروف كان بيضطر ان هو يتكلم ويقول مم. حاجات مم. وعندنا مواقف كتيره جدا حصلت يعني اكتر من مرة. منها على سبيل المثال في انتخابات مجلس الشعب سنة 1995 اللي كنا مقدمين فيها 150 مرشح هو استبق الانتخابات بالأبضى على الدكتور عصام الهريان ومجموعة من الإخوان م -م. معاه من يناير في نفس السنة وبعدين أبض على مجموعة كونتنا منها والدكتور حبيب ومجموعة شهر سعر وبعدين أبض على مجموعة تالتة كان فيها الدكتور عبناء الفتوح والدكتور محمود أزة وبعض الإخوان في في في في شهر عشر الثلاث مجموعات دول كان فيهم كل المرشحين المحتملين لمجلس الشعب. عرفهم ازاي هو جاب كل من سبق له الحصول على عضويه في 87 او 84 وجاب كل من سبق له الترشح في مجلس الشعب او مجلس الشورى حتى لو لم ينجح وجاب كل الشخصيات اللي زينا رجال اعمال الغريبة ممكن يرشحوهم فجمع الناس دي كلها وحطها في السجن ومع هذا الاخوان قدوا مرشحين اخرين فلا المسألة مش جايبة نتيجة فبدأ عن طريق أحد الوسطاء بتوعه وتكلم مع الإخوان. كان بيستخدم كانوا بيستخدموا أحيانًا منطق الإقناع يعني كنت في بترتاء وأحيانًا هما بيقولوا شيء ممكن يبقى فيه وجهها ففبالتالي توصلوا الحل وسط يعني أنا الحقيقة مش مش عارف هل جلسة التفاوضية ممكن تبقى زي ما آه بين هو بيحصل يحصل دايمًا في موضوع انتخابات مجلس الشعب. اللي بيقعدوا ما كانوا قيادات ولا ضباط قل في الرقابة. هو حسب الحدث نفسه حسب الحدث نفسه. ممكن تبقى رطوب قليله ممكن تبقى رطوبه متوسطه ممكن تبقى رطوبه عاليه حسب الحدث يعني بتتكلم عن انتخابات مجلس الشعب غير لما تتكلمي على مثلا مظاهره في في شارع رمسيس ولا جامع الفتح الاسلوب كان بيبقى الوضع كان بيبقى مختلف انما ما حصلش ولا مره اطلاقا ما يمكن الاصطلاح على تسميته بصفق انما كان دائما المنطق اللي بيقوله ان انتم مقدمين مرشحين كتير فالمرشحين الكتير دول احنا مش هنسمح بيهم وبالتالي الانتخابات هتتزور هتتزور ويحصل تضييق على الكل وانتوا كده بتضروا بالعمليه السياسيه بتاعت البلد كلها والاحزاب م. والناس التانيين، فممكن تخفضوا العدد شويه عشان نخلي الانتخابات مثلا نزيهه نسبيا م. فاحنا المنطق ده كان بيقنعنا مش لان احنا بنحصل على مكسب مقابل للمساله دي لا لانه انا في الاخر برضه أو اولا واخيرا انا بتهمنا مصلحه البلد واتمنى لا بس المنطق ده فيه في عصفور في اليد يعني على الاقل لا لانه لا إنه لا ده مش مم مم مم يعني ده ممكن يكون طبعا احد دوافعنا بس الدافع الاساسي بالنسبه لنا باستمرار هو ان احنا كنا وما زلنا وسنظل نتمنى بصدق تفعيل الحياه السياسيه في البلد لان ده اكبر ضمان لتنميه مصر نفسها ثم الامننا احنا كمان نعم النقطه دي هي هناخد عندها فاصل متصلين الكرام هنبتدي ناخد اتصالات بعد الفاصل اسفه يا استاذه هدى والمتصل الكريم اللي بعدك كمان وهنأخذ فاصل وبعد كده نرجع لفكره الحياه السياسيه كما يراها الاخوان المسلمين في هذه المرحله أسئلة أو تعليقات من المشاهد الكريم اولا استاذه هدى اهلا بحضرتك يا استاذه هدى اهلا يا حبيبتي اتفضلي يا فندم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بس كنت عايزه أكلم البشمهندس اها اولا الحمد لله على السلامه الله يسلمك والحمد لله ان ربنا ظهر لك الآية اللي كنت مستناها استاذه هدى بحضرتك من من من محيط معارف في المهندس خالد شاطر لا والله انا م. اول مره اكلم معاه بس انا يعني اولا انا مسلمه م. ونفسي يعني البشمهندس يصلح فكره الاسلام اللي اتظلمت طول عمرها في الغرب وفي وجوه بلدنا ان إحنا الاسلام ده حاجه كبيره قوي وإنه مش مش لمنا ما نكونش إخوان مسلمين ما بقاش مسلمين إحنا كلنا مسلمين يعني إخوان مسلمين وإحنا كلنا مسلمين وبعدين الجماعة المنظمة الوحيدة اللي موجودة دلوقتي في البلد هي جامعة الإخوان المسلمين <تصفيق> عليهم دور كبير جدا في, مغ... في تنظيم المقاومة الشعبية إنه هم كل الشباب اللي واقف مش عارف يعمل حاجة ده لازم يقفوا جنبهم البلطاجية على, على كبرئ اكتوبر بيوقفوا الناس وينزلوهم ويكتبوهم مبيعات بعربياتهم البنات بيغتصبوا. الكلام ده كلهم مسؤولية معنش النقطة الاولى حضرتك بتنكري انه الاخوان المسلمين بحكم حتى الاسم نكرين علينا ان احنا مسلمين احنا لو ك... مش مضمين بالجماعة هل ما نبقاش مسلمين آه يعني عندك يعني اعتراض فيه على ال على ال المال أو فيه الفكرة الأساسية عند الكل شكلها يعني بالتالي لازم ب بدم البشمهندس بقى موجود لازم ال... يا وصلنا هدى نعم يا اك كمل لي أنا بتكل خطا على العموم مجد نظر حضرتك واضحة حضرتك بتقولي ان كلنا مسلمون وفكرة انه احتكار التدين او التقرب الى الله او الايمان في القلب على جماعة بعينها ده منطق متروح, منطق فكري متروح وكمان بتطلبي انه بما ان الاخوان المسلمين جماعة منظمة هي تساهم في اعادة تنظيم الاحوال على الارض استاذ حسين فاضلي استاذ حسين ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحيي القناة والقائمين عليها وأحييك أستاذ شكرا. وهنعك بعهد جديد وأمل رشيد والدنيا اليوم عيد الفرحة غامرة بخروجك يا بطل يا قائدا في الإخوان المسلمين وخروج كل سجين وكل معتقل يبعث في نفسنا الفرحة والتهنئة كل معتقل يخرج من تحت وطأة زبانية جهنم حبيب العدل ومن لف لفه م. ومن الظلمة والذين يخرجون في بجاحات علينا ويدعون أنهم شرفاء والشرف منهم براء. وليه أربعة نقاط سريعة؟ فبأولا يا ساسح حسين أولا لازم ترشد الأربعة وتخليهم على أقل اثنين. حاجة ثانية حضرتك من جماعة الإخوان المسلمين ولا لا من خارجها؟ والله إذا أخوتي أول سؤال هتعرفي أنا منهم ولا لا؟ أقذهم نقدا شديدا ولكني أحبهم ومن منا لا يحب الإسلام؟ ولكني ناقدا لهم إذ أنني أرى في أول سؤال ما رأي سعادتك في أنني قابلت الدكتور محمد البلتاجي في ميدان التحرير وقلت له إن تخلف مصر على مدى ثلث قرن بل على مدى ستة عقود هو في رقبه الإخوان حيث كانوا فزاعة النظام في كل وقت وآن وكان بيدهم وما زال بيد الإخوان أن يحركوا الشعب ولم يحركوه بل كانوا يفضلون السجن والاعتقال والتشريد بدعوة ان هذه اسمى امانينا. لقد اثبتت ثورة التحرير خطأ هذا المعتقد وارتضيتم الزلة في ديننا. السؤال الثاني او النقطة الثانية. لماذا لا تخصص جماعة الاخوان في العمل على محو مباحث امن الدولة نهائيا ولا يعود تحت اي مسمى. النقطة الثالثة. لماذا لم يتم الافراك عن بقية المعتقلين من غير المشهورين. اين لصورة لماذا لا يفتح مفتح مص... مص... القضاء الذين كانوا يتبعون التزوير وكذلك ضباط الشرطة وشكرا جزيلا شكرا جزيلا سيدي آخر من أستاذين مش المهندس خالد الشاطر اللي جاوب عليهم يعني طيب أنا سجلت سؤال حضرتك أستاذ حسين أستاذ طارئ أستاذ طارئ معاكي السلام عليكم معاكي <معليكم> السلام ورحمة الله الله يسلم أنا سعيدا أتكلم حضرتك شكرا المهندس خيرك انا بس كان ليه يعني كنت شفت الهو معاك يا فن كنت شفت الـ الـ اللي هو اللي بيتكلم باسم الجماعة الإخوان المسلمين في لقاء مرة م. فكانوا بيسألوه انت تحب يعني جماعة الإخوان ممكن ترشح يمرأة او ممكن ترشح واحد مسيحي فهو على طول قال لا كان المفروض يقول ان جماعة الإخوان بالصفة خاصة هي مترشحش من عندها لكن لو نزل امرأة من اي جماعة اخرى هي ما تعتريش او نزل حد مسيحي من اي مم. مكان تاني هي يعني هي مش معترضة الا ان هي ما ترشحش من خلال الاخوان المسلمين آه. هذه النقطة آه. ثانية النقطة تانية هل يعني انا مثلا عندي 48 سنة ومهندس هل الاخوان يعني ممكن يعني حد ينتمي لهم في سن كبير اوه ما كانش منتمي لهم صغير ولا لهم شروط خاصة في العضوية بتاعتهم بتفكر <تصفيق> تنضم للجماعة بشوان؟ والله أنا طبعا يعني كلنا بنحب الإسلام والمسلمين وهم جماعة معتادلة وهم ما فيش أي مشاكل دلوقتي عندهم ما هماش يعني جماعة متطرفة جماعة وسطية يعني لو أفكارهم كويسة طبعا في يعني إيه المشكلة أن إحنا يعني ننتمي نتمه للشعب المصري كله بيحبهم يعني طالما هي جماعة وسطية والدين وسط أشكرك يا كابتن مهندس اشكر سؤال حضرتك معانا استاذ امجد اتفضل يا استاذ امجد الو ايوه زمانة. اهلا بحضرتك اتفضل في الواقع مهندس أمجد مش استاذ امجد يا باشمهندس حضرتك. حضرتك على اختياره العظيمه من بداية الثوره لاحداث الثوره والتحليلات الدقيقه اللي حضرتك مع ضيوف ربنا يا فندم اشكرك يا باشمهندس اتفضل ثانيا في يعني براحة برضه ااا مش الشاطر ويعني بهنيه على الخروك يعني إن شاء الله يكون ذلك إن شاء الله بإذن الله في في المجتمع بإذن الله <تصفيق> سؤالي لي بقى ااا شو هو إيه موقف الإخوان المسلمين من ال المذهب الإسلامية يعني مثلا موقفهم الشيعة هل هو موقف واضح؟ مثلا مثلًا دولة إيران طبعًا دولة دولة يعني في معظمها نظام شيعي ونظام حكم هناك نظام شيعي مبني على ال على المذهب الشيعي فهل جماعة ال المسلمين لها موقف معين من المذهب الإسلامي ولا هي يعني موقفها محايد أو يعني يعني لها موقف تجاه السنة أكثر يعني توجه تجاه السنة أكثر؟ كان سؤالي شكرا جزيلا باشمهندس معنا أستاذ محمد اهلا مساء وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضل ازيك يا استاذه مبروك الحمد لله على السلامه للباشمهندس خيره الشطر الله يسلمني. أنا طبعا أنا مش منضم ولا ما عشت بحضوك أعرفين مش منضم للجماعة بس كنت على وصلة كده من فترة كبيرة بيها يعني وأعرف عنها شوية حاجات وشوية عم نرمها وكده يعني مم. أنا كنت عايز أسأل بس البشمهندس عن هل هيحصل أي تغيير في في فكر الجماعة للفترة الجاية طبعا نبدأ كلها حصل سوية تغيير بعد الثورة فهل هيبقى في تغيير في وجهة نظر الجماعة في فتحة قنوات طالما مباشرة <تصفيق> مع الناس لأن طبعا المظلم الشرنية هتبقى جماعة محظورة بعد كده لأنه مش هبقى فيه جماعة محظورة في البلد إن شاء الله <تصفيق> <تصفيق> وتانية حاجة هم الجماعة قالوا أنه مش هيبقى فيه مؤشرح لذات طب دورها السياسة في البلد هيكون ايه بالزبط محتاجة برضو توضيح يعني هل هيبقى مقتصر على مجلس الشعب خصوصاً من الدور اللي قبل اللي فاتت حش... يعني شايف أن دورهم ما كانش آه... آه... هو المرجو من الجماعة يعني. آه... كنت أعز أعرفهم دورهم في الفترة اللي جاية ويطموحاتهم في الفترة اللي جاية وقناة التصوير ما هتبقى بغانية شكلة نعم أشكرك يا باش آه... يا أستاذ محمد معانا اتصال من دكتور سيد السلام عليكم يا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا فانس الحمد لله على السلام يا باش انا عندي حضرتك سؤالين السؤال الاولاني انا واحد من كنت الناس اللي كنت مشاركين في المؤتمرات بتاعتك <تصفيق> حضرتك انا لاحظت ايام او الخمس ايام الاولانيين ان مشاركة الاخوان ما فيش ولا كلمة حضرتك انا كنت من الناس المشاركين في التحرير اه حضرتك لاحظت ان الاخوان في الاربع ايام او الخمس ايام الاولانيين لا يشاركوا الا بنسبه بسيطه جدا تتراوح تقريبا يعني في حدود 10 15% بعد كده الإخوان نزلوا بكل شقالهم الحقيقة ولعبوا دور كبير جدا م. في وجهة استورة دي م. حضرتك سؤال ليه الفترة الأولينية اللي أخوان من نزلوش دي الحاجة الأولينية م. حضرتك السؤال الثاني أن أنا ألاحظت لحساك أنا بالإخوان بفترة كبيرة لكن يعني أنا ما يشرفنيش مش مش ما يشرفنيش أنا ما حصلش شرف إنه كنت واحد منهم لكن الحقيقة أنا لاحظت أن الإخوان دايما بيخدموا الإخوان اللي معاهم في الجماعة فقط لكن اللي خارج الجواه الج تقديم الخدمات لهم بيبقى محدود وانا الحقيقة عشت تجربة مرضية كبيرة سفرت برا للعلاج وحاولت ان, إن انا اغطي تكلفة نفقات العلاج بمساعدة الاخوان ومع الاسف لديه كل رفع منهم. الحقيقة انا بعت بالعصاب الرقيق هل تتكلم على الخدمات اللي هي المعو... المعونات المعيشية والحياتية ولا الخدمات السياسية كمان لا انا بتكلم حضرتك انا كان لها تجربة شخصية معهم انا بتكلم مم. عن التجربة اللي انا عشتها رغم ان انا التقيت مع بعض منهم بعد م قالوا لي احنا بنخدم بس أعضاء الجماعة اللي هم بيدفعوا تبرعات الحياة ده عطاب رقيق ببعاته بس. شكرا لا. يا أستاذ مولي شكرا جزيلا دكتور سيد ناخد آخر اتصال للأسف الخط اتصل مع الخط تقطعا أسف أستاذ أحمد إنما عندنا حصيلة ممتازة من الأسئلة المتنوعة نعم تخلف مصر في رقبة الإخوان والحركة اللي قامت في مصر دي أثبتت أنه الإخوان المسلمين صحيح كانوا بيعارضوا النظام وبيحاولوا الإصلاح من وجهة نظرهم إلا أنه اللي حصل وتجمع أطياف كثيرة من الناس في صورة 25 يناير كانت أقوى تأثيرا في الإصلاح الجذري أو تغيير الأمور نعم هو الإخوان فصيل من فصائل عديدة داخل المجتمع المصري الوطن، وتصور ان هم يحتكروا انقاذ الوطن الآن او اللاعب الضر الوحيد فيه على الساحة السياسية تصور غير واقع مصر كسفينة كانت فيه محاولة او طريقة ادارتها ادت الى غرقها بنسبه كبيرة جدا ولم يعد يطفو على السطح الا عدة سنتيمترات عمليه انقاذ سفينه الوطن يحتاج لتضافر كل الجهود وكل القوى وكل الاطياف الشعب بكل فئاته مسلميه واقباطه رجاله ونساءه شيوخه وشبابه كل الاتجاهات سواء كانت اتجاهات سياسيه او غير سياسيه لازم كل الناس في المرحله اللي احنا موجودين فيها تتكاتف بهدف انقاذ سفينه الوطن اللي حصل في ميدان التحرير كان نموذج عملي وقوي وحي على إمكانية حدوث هذا التعاون وهذا التنسيق إخوان كانوا موجودين من اليوم الأول عكس ما يشيع البعض كانوا موجودين ومشاركين في الأحداث في الأحداث الصورة بس بالنسبة قليلة لا هو هم كانوا موجودين بس طبيعة لا الحقيقة النسبة دي يقول المتصل الكريم الدكتور سيد مش هو بس اللي قالها ومش بس الحضور اللي رددوها أنا فاكرة وإحنا بنغطي ولما نزلنا مدان التحرير عشر مساء سألنا يعني حركيين في الجماعة وقيادين وقالوا إحنا نقدر نقول إن إحنا نسبتنا من عشر إلى خمسة عشر في المنزل ما نقول يعني, يعني النسبة دي على لسان هقول لحضرتك هو يوم خمسة وعشر تحديداً الدعوة كانت شبابية إلى حد كبير من خلال الفيسبوك وغيره من المجموعات اللي كانت بتتحرك وتشتغل وبالتالي كان اشتراك الإخوان والموقف اللي خدوه بشكل رسمي أنه كل من يريد من الشباب المشاركة فليشارك. يشارك فالمسألة هنا كانت خاصة فيها عمرية معينة من سن 18 أو 19 أو 17 لسن 30 لأنه كان طبيعة الموقف والدعوة والتجمع اللي موجود كده فما كانش طبيعي ان واحد عنده 60 او 61 سنة زي يروح او غيره من من الاخوان فهنا الناس راحت انما من يوم الاربع بدأ الوضع يختلف من يوم الاربع مباشرة يعني تاني يوم اللي هو يوم الثلاثة بدأ أعداد كبيرة من الإخوان يروحون. ما هو هذا هو السؤال يعني يعني أو السؤال إذا إذا تمت سيادته بشكل عكسي أو... مضاد للإخوان ممكن يتم تفسير الموقف كالتالي إنه القرار ما تخدشه بشكل تنظيمي إما لأنه الإخوان لم يتعودوا إن هم يشاركون في شيء إلا لما تبقى لهم الأبرهند أو اليد العليا والآخرين ينضموا. أو لأن هي قرارتها هي ما تشاركش في طيارات هي مش عارفة أهدافها إيه يعني في النهاية السببين ممكن يخلوا موقف الإخوان في أحجامه عن وجود قرار يتنتس يتواكب مع قرار شعبي متنوع يؤخذ على الجميع بشكل واضح بس هو الحقيقة في الحدث اللي إحنا بصدده الكلام ما كانش كده لأنه يوم الثلاثاء كان زي ما هو ذكرت من شوية إن الدعوة كانت شبابية اللي كانت موجودة على الفيسبوك وتحديد الموعد والوقفة وهدفة ولم يكن أحد في مصر لا الإخوان ولا غيره يتصور أو يتوقع أن تقول الأمور إلى ما قالت إليه م. لأن الأمور قالت إلى ما قالت إليه لأسباب عديدة منها تركمات والاحتقان الناتج عن تراكم 30 سنة من حكم مبارك م. منها برضو المعالجة السيئة والخطيئة للنظام الحكم للأحداث نفسها وأوضاعها سواء بتجاهل الموقف في التعامل الأمني بالقمع بالقتل بالإطلاق الرصاص بال بتأخير القرار نفسه احنا ممكن يبقى القرار جيد بس التباطئ فيه بيدي حق بالتواطئ زي ما بيقولوا في الحكمة العربية او المثل فالموقف كان ان قرار المشاركة كان متاخد ولكن على اساس الفئة العمرية اللي هي غلبة على طبيعة الدعوة في 25 لما وجد ان الناس من فئة عمرية بدأت كتير تروح وطوائف الشعب المختلفة فخلاص اصبح الموضوع مفتوح للاخوان بكل فئة القد تشال خلاص ما بقاش ممنوع اللي فوق التلاتين ولا غيره يشارك فالناس كلها ذهبت وتدفقت مم. بشكل كبير هي النقطه الاساسيه ان الاخوان كانوا حريصين من اللحظه الاولى على انكار ذاتهم الى حد ما في في المشاركه في الحدث نفسه ودعمه بشكل او باخر لعده اسباب السبب الاول هو رساله طمانه لكل القوى السياسيه المشاركة في الحدث وهنا لو اللي ظاهر ولسياسيه كبيرة وبنظم وبدير ممكن الناس تبدأ تنفض من السابقة الموضوع. السابقة لم يكن هذا هو المنهج أنا بتكلم على المراج دكتور باشمانس خيرا آه. عبر سنوات أنا شاركت قبل مقدم البرنامج ده في تغطية أحداث ومظاهرات كتيرة جدا آه. كنت على الأرض بنزل وبغطي آه. المسألة وده شيء كنت ألمسه مش بس في اللقاءات كنت بلمسه في التحرك أنه الإخوان إن لم يكن الحدث ينسب لهم وأن القوة اللي تبقى في الأرض كده وكانهم بيقولوا شفتوا الإخوان قوة كبيرة ازاي والأحزاب دول هامشيين أو الحركات هامشية ده كنا بنلاحظه على الأرض وأحيانا كان يقال في لقاءتنا ليس هذا هو نمط عملكم في في المظاهرات والتجمعات أنا مختلف, التجمع التجمع أنا مختلف معك يا أستاذ مون نحن نمط عملنا باستمرار الرغبة في التعاون مع الآخرين بس المسألة لها شوية شروط يعني طبيعة الحدث طبيعة الدعوة جاء من مين احتمال نجاحه شكله ايه انما انا مش مطلوب مني ان كل ما خمسة ستة يدعو الموضوع انا روح اقف معهم ودعمه وحسب المطلب اللي موجود احنا بنحب المطالب الفئويه ومع مسألة ان الناس تاخد حقوق انما برضو ما مع شمع اختصار محاولة الاصلاح السياسي في تحقيق مطالب بعض الفئات فممكن يموظفين الدرائب العقارية عم لين مظاهرة أو عاملين لين فعالية وزعلين الإخوان مش مشاركين فيها و مش متلقين بشكل كبير. إنما لو ترجع حضرتك للحركة السياسية في 2004، الإخوان نزلوا في التحرير، نزلوا في شارع رمسيس، نزلوا في المحافظات كلها معه مع القوى السياسية الأخرى. بس برضو لما ترجع الورا حجم الحركات الاحتجاجية في البداية كان أليج. الأحزاب برضو كان إمكانيته على الحشد مش عالية. وأنا سمعت من رئيس رؤساء رئيس أحد الأحزاب بنفسي في مرة من المرات قبل يعني 2004-2005 قال إحنا لما بنضع المؤتمر ما قدرش نجد 300 واحد وإذا الإخوان ما حضروش في هذا المؤتمر هيبقى عندنا مشكلة حقيقية إنما الآن الوضع اختلف حجم الحركات الشبابية والاحتجاجية زاد الأحداث السياسية نفسها روضة السياسة بنتكلم على ما تسألت إصلاح الناس لما نزلت في 25 يناير كانت بتبلغ في البداية رسالة واضحة جدا للنظام ان ما قدناش قادرين نصبر نصبر على تجاوزات الداخلية وعشان كده اختاروا المعاقف نفسه بقيد الشرطة وبالتالي جهد قضية تخص الوطن كله والاخوان جزء من هذا الوطن فاشتركوا فيها بس اخضوا الدعوات الموجهة ناشا بها فدخلوا في هذه الحدود لما المسألة التسعت وسقف المطالب ارتفع ارتفع الإخوان دعموها وحشدوا كل ما يستطيعونها من حشد حتى اللحظة الأخيرة وكل الناس وكل الأجهزة الأمنية حتى عارفة كده يعني مش مش كلام مخفي دعا حاجة ما بتقولش أنه الإخوان دخولهم كان لقطف الثمار ولم يساهموا في الغرس لا أبدا أبدا أبدا هذا الكلام غير وارد دل مرة و... و... والدليل على ذلك الإخوان كان معظمهم هو اللي بيبيت في مدان التحريص ومسألة المبيت كان لها دور كبير في عملية الاستمرار الإخوان أنا سمعت بنفسي في تلفزيون المصري وأنا في السجن شهادة السويرس أوه. رجل أعمال قال إن الإخوان هم اللي حاموا الشباب في التحرير من أعمال العنف والقنابل والأشياء اللي ترمت عليهم سمعت الدكتورة أمنا الحماقي وهي كانت عضو مجلس الشورى وهي كانت في لجنة السياسات وقالت هذا الكلام أيضا سمعت الدكتور مصطفى الفقي الفئي طلعنا ما جيبش شهادات ناس من الإخوان وإنما قالوا كان لهم دور كبير جدا في تأمين المداخل والمخارج في الحماية من أعمال العنف وهم وغيرهم من الشباب اللي تصدوا أعماله والبطاقة بشكل كبير جدا. طب يعني إيه كانت مصلحتن؟ إخوان قتل منهم ناس زي ما قتل من غيرهم، ولهم عدد من الشهداء، بس مش من الطبيعي إن نطلع ونقول هذا شهيد من الإخوان وده شهيد من غير الإخوان، لأن ده كمان كان درس وتجربة عملية لنا ولكل القوى السياسية بنقول لهم إن احنا منكم ومعاكم وإن احنا كلنا حطين يدينا في غضن بعض، وقفنا مع بعض وقفت رجاله وتصدينا للنظام وأسقطنا جزء من النظام كبير حتى الآن. وعايزين نقول ان دي رساله للمستقبل ان احنا عايزين في بس اكيد مش ده هيكون الموقف أثناء أو قبل الانتخابات يعني يعني لا يعني هو الموقف في كل انا أنا هربط ده بسؤال الاستاذ الكريم هو الموقف في كل المراحل سيكون هكذا استاذ محمد اه, أه الموقف في كل المراحل سيكون بهذا الشكل لأنه احنا عايزين عن... طول الانتخابات منظمين الصفوف عندكم خبرة كبيرة غير موجودة عند أي فصيل بخلاف الحزب الوطني آآ آآ آآ عندكم رغبة كبيرة جدا في تعويض ما فات عندكم فرصة ربما لا تكرر مرة أخرى ومع هذا أعلننا أننا لن ننافس على الأغلبية البرلمانية ليه؟ بندر سالة طبقنا الكل القوة السياسية بندر فرصة لتنشيط الحياة السياسية وتقوية المجموعات اللي كل القوة السياسية مش مصدقة أنا مش مسؤول عن عدم أنهم ما دلوقتي حضرتك ليه؟ لأنه هو عدم تصديقهم ده مش نتيجة ممارسة لية أنا كنت بشتغل في الفترة اللي فاتت في ظروف تضييق وفي ظروف اعتقالات وفي ظروف ما بدارش أعمل اجتماعات لأعداد كبيرة واتكلم معاهم. أنا كنت مضايق عليا بكل صور التضييق وغير كده كمان حضرتك تذكري جيدا لما كانت عزاب الوفد والتجمع والناصري والجبهه انضمت اليهم ويقعدوا يعملوا تنسيق كان بيطلع منهم تصريح بشكل واضح ان احنا مش هادعو الاخوات حصلت مره واتنين وتلاته وخمسه يمكن الان الخطاب اختلف واحنا مقدرين هما كانوا ليه بيعملوا كده احنا بنحسبش على الماضي وما احناش جايين عشان نفتح جراح او نشمت في حد او نزعل من حد احنا عايزين النهارده نبص للتحديات الاسيائيه بالنسبه لنا دلوقتي كوطن وطن في ازمه وفي ازمه غير طبيعيه وما حدش يتصور حجمها المسألة بس مش مسألة تحقيق بعض المطالب واحداث تغييرات شكلية او موضوعية في النظام السياسي ده شيء مهم بس الكل لابد ان يدرك ان احنا امام خطر لانهيار الاقتصاد الكامل للدولة او للمجتمع وقدام ازمة ضخمة جدا جدا جدا ما حدش يتصور حجمها وبالتالي لو غيرت المركب الكل هيجرق معاها فالنهاردة لازم كل الناس تحط ايديها في ايدهم بعض مش عايزين نفتح حسابات قديمة ونتكلم عن الماضي ربما أنا كنت في بعض التصرفات مقيد بأمور معينة نتيجه الضغوط الأمنية والأوضاع اللي موجودة ربما عدد من الأحزاب ضعفها كان ناتج للقرود اللي محطوط عليها برضه وربما كان عدم رغبتها في التواصل معي بشكل كبير زي الأحزاب الثلاثة أو الأربع الرئيسية اللي أنا تكلمت عنها هم في بعض المراحل كانوا بيتواصل إنما على الأقل في المرحلة الأخيرة الثلاثة أربع خمس سنوات الأخيرة ما كانواش بيدبدو هذا الاتجاه ولا هذا الرأي كنا بنلاقي بعض الأحزاب نتكلم معها إنما الجزء الأكبر وال وال وال وال والأكثر تأثيرا من ناحية النسبية بغض النظر عن الحجم الحقيقي كل ده كان بيحط قيود ولعل حضرت تذكري لما المرشد أو مجموعة من الإخوان راح وزاروا الأحزاب طلع حزب التجمع على سبيل المثال وقال إحنا لن نقبل التنسيق مع الإخوان في الانتخابات ولا في غيره وده موقف مبدئي والدولة الدينية والدولة المدنية أوه. وتكلموا كلام كتير لا موقف فكري من سنين طويلة ما أنا يعني. عايز أقول الناس أوه. النهاردة لازم تتجاوز الموقف الفكري يعني لازم نطبق القعدة الزهبية اللي بتقول اللي قالها الإمام البنة من زمان نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه النهاردة البلد في أزمة والوطن في أزمة زي ما كلنا الإخوان مع السلفي مع التبليغ مع الجماعة الشرعية كإسلاميين مع التجمع مع اليسار المصري بكل أطيافه مع الناصريين مع الليبراليين كانوا موجودين كلهم في مدان التحرير ومحدش كان بيتكلم عن ذاته وعن نفسه ووحدتهم المطالب رغم أن ما كانش فيه وحدة تنظيمية قوية للموضوع وده شيء طبيعي للثورات الشعبية باستمرار بألتقاء الناس على المطالب أكتر من على القيادات ونجحوا في أنهم يحققوا جزء رئيسي من المطالب فده درس بالنسبة لنا كلنا كإخوان وكقوة سياسية وككل أطياف المجتمع وحتى كأفراد إن نحط إدينا كلنا في إيدهم بعض عشان نكمل أمرين مهمين الأمر الأولاني تكميل عملية تطهير للمجتمع وللفساد وللنظام لأن الفساد في مصر ما بقتش المسألة مسألة رجل أعمال فاسد ولا رئيس نظام فاسد ولا وزير الداخلية فاسد كل دول كانوا فاسدين بس الفساد بقى منظومة وتغلغلت لعماق المجتمع والمستدات مختلفة منه بشكل كبير صحيح النهاردة بنطالب أكتر بمحاسبة الفاسدين الكبار اللي خادوا من تريليون لثلاثة تريليون دولار في السنوات اللي فاتت وطلعوهم بره البلد إنما ده ما يمنعش إن في ناس بتاخد ألف وألفين وثلاثة رشاوي إحنا ما بنطلبش بمحاكم الدول إنما عايزين تغيير حقيقي عايزين نبدأ نطهر نفسنا والبلد تتحرر مع الوقت من منظومة الفساد اللي موجودة بشكل أو ب عندنا تطير الجهاز الاداري للدوله النهارده حضرتك الناس بتطالب بالغاء جهاز امن الدوله الناس النهاردة في جامعه القاهره وفي من الجامعات عاملة مظاهرات بتطالب بتغيير رؤساء الجامعات في كل كليه في جامعة النهاردة مظاهرات بتغيير عمداء الكليات حضرتك عارفه أن في كتير من الصحف القوميه في ناس كتير كانت بتطالب بتغيير رؤساء المجالس القوميه حصل في روزا وحصل في التحرير وحصل في الجمهورية. حصل في حاجات كتير الناس بتطالب بتغيير المحافظين الناس بتطالب بتغيير فالجهاز الاداري عندك مشكله وانت ما تقدرش في يوم وليله تعملي كل حاجه فدي مساله عايزه وقت والضمان الرئيسي للتحقيق هو استمرار الثوره واستمرار قدره المواطنين المصريين على الحشد والتعاون والضغط او المطالبه بان الكلام ده يتم فدي مساله مش هتم في يوم وليله دي مساله هتاخد معانا وقت فالمهمة الاولى الاساسيه هو عملية استكمال اسقاط النظام بكل قيمه ومعنية ما أصوتش هنا نظام مجرد رموز بس المنظومة اللي كانت موجوده اللي بتحكم البلد التحدي الثاني إن إحنا قبل ده وبعد ده ومع ده إحنا عايزين نبني بلدنا مصر مش أقل من الهند مصر مش أقل من البرازيل مصر مش أقل من سنغافورة مصر مش أقل من كوريا الدول اللي أنا بقولها دي كلها كان ترتيبها من 10-12 سنة 113 و 114 و 115 في ترتيب القوى الاقتصادية على مستوى البلد خليني اعطل بحدك المخاوف اللي بتتقال بشكل علني انه لو انه مجلس الشعب انعقدت انتخاباته مبكرا فبالتالي نصيب او حظ الاخوان المسلمين في الفوز بعدد كبير من المقاعد نصيب وافر يبقى هما هيبقى لهم يد طولة في وضع الدستور والحقيقة انه دستور مصر في قطاع كبير جدا من المصريين غير قابلين إنه هو يتلون او يوضع بفكر الاخوان او أو أو الفكر الديني بشكل عام، آه. فطبع يعني هذا قلق مشروع أو قلق يعني مبني على اختلاف فكري جزري، وله علاقة بتكوين مصر منذ سنوات طويلة جدا، فمهما اعطى الاخوان من تطمينات يعني المجازفة صعبة للغاية يا بشمهندس. ايه الحل يعني دلوقتي؟ أنت حضرتك بتقول الناس خايفة مني وأنا بقول لناس وبطمنهم بقول لهم أنا قدمت نموذج عملي واضح جدا جدا في مدان التحرير ما طلعتش في التلفزيون في أي قناة من القنوات وقلت أنا اللي دبرت الصورة دي ما طلعتش وقلت أنا اللي كنت بردت بالأمور فيها ما قلتش كان ليها يد الطولة فيه ما نسابتهاش لنفسي كجماعة إخوار مسلمين فأنا قدمت دليل عملي واضح جدا على أن أنا بقول ترزاتي من أجل المصلحة العليا للوطن فلا يمثل ذلك دليلا عمليا يخلي هذه يم إنها تسق فيها ده نمرة واحد نمرة اثنين أنا أعلنت بشكل واضح أني مش هنفس على الأغلبية البرلمانية فده أيضا ضليل تاني النقطة الثالثة أنا بقول حضرتك والإخوان كلهم إحنا لا مانع لدينا من أي تصور يؤدي لتفعيل الحياة السياسية بشكل صحيح في مصر لأن حضرتك النهاردة لما تشوف تجربة تركيا والنجاح الاقتصادي اللي هي حققته والنقلة الكبيرة اللي تمت في السنوات الأخيرة ده ناتج مباشر من نتائج الديمقراطية اللي موجودة الأمان اللي ممكن تشعر بالاتجاهات السياسية ناكل مختلفة نتيجة الديمقراطية وتدور السلطة إخوان المسلمين مش العدالة والتنمية التركي يعني لا التكوين للحزب التكوين السياسي والتكوين الفكري والفصل ما بين العمل الإصلاحي والدعب. يعني في فرق جوهاري بالرغم من أنه من بعيد يبدو فيه تشابه فكرة المرجاة الدينية إنما في اختلاف كبير ما منشينا المجال وتنمي. المقارنة بين إخوار والعدالة يعني الأصل إنه العدالة والتنمية وضعت ضمانات مجتمعية مهمة جدا أمام الأتراك إنه السياسة حاجة والإصلاح حاجة تانية أنا عايز أوصل يا حضرتك إنه الرؤى اللي تحكمنا في م. شغلنا والتعديلات الدستورية والسياسات اللي انتفق عليها إحنا قلبنا مفتوح إن أي قضية يتعمل لها حوار مجتمع بس بدون الإرهاب الفكري يعني مش منطقي ولا طبيعي أنه واحد يقول لي أنت مش من حقك تقول ده المرجعية الدينية أنت هتختارها كطريقة أو مرجعية للدولة المدنية اللي يبتنشطه وهو في نفس الوقت بيبدي لنفسه الحق في أنه يستند للمرجعية الليبرالية أو المرجعية المركسية أبسط قواعد الحق والمنطق بتقول زي ما بيبدي لنفسه الحق بأنه يبقى مرجعيته مركسية في تصور إصلاح المجتمع او اشتراكيه او ناصريه او ليبراليه او ايا كان المرجعيه اللي هو بيختارها فانا حق ان انا اقول ان انا هعتمد في رؤيتي للاصلاح المرجعيه الاسلاميه انما انا ما بقولش الاسلام نفسه هو لا له في الدين فانا مرجعيتي دي بعرضها للناس زي ما انت بترجع بتعرض مرجعيتك والخيار الاول والاخير لمين للشعب فخلينا حضرتك النهارده اي تصور لتفعيل الحياه السياسيه احنا موافقين عليه فكرة استخدام الدين في السياسه يعني احنا بنتكلم على شعب بطبعه زي ما حضرتك قلت يجنح للتدين التدين الفطري يعني احنا ناس حتى لو ما كانوش حتى لو دروس الدين قليله حتى لو الازهر ضعيف في بطبعنا شعب يجنح للدين والتدين ففكرة انك تكون دعوتك السياسيه مكرونه بالدعوه الدينيه شيء ما فيهوش انصاف بمعنى انه انك بتلعب على وتر مش المفروض انه يبقى جزء من المعادله السياسية يا هو فيه انصاف للسببين السبب <تصفيق> الاولاني ان هو حر الموت حق متاح للجميع انا لم ادعي زي ما الاستاذ اللي بيسال او الاخ الصديق م. العزيز اللي جزاها الله خير انا معرفوش بس بشكره على تهنئته وتحيته اللي بيسأل على أن احنا بنقول ان أو السيدة أنا ما كايتش بتهيل سيدة هودة أنه احنا بنحتكر الإسلام احنا بنقول في تعرفنا وفي لويحنا نحن جماعة من المسلمين تسعى لإصلاح المجتمع جماعة من المسلمين ما قلناش أبدا أن احنا كل المسلمين والزميل اللي بيسعى للانضمام ما عندناش أي قودة على الانضمام غير أنك توافق على روية أو المنك لأن ده شيء طبيعي ما حدش هيروح ينضم للوافد هو مش موافق على المنهج الوفدي او طريقة الوفديه او لاي تجمع بشري تاني فالمسألة الاولى ان التعامل مع خضية الاسلام حق متاح لمن يرغب لا هو يعني النهاردة الدكتور رفيق حبيب أوه. وهو مفكر قبطي بيتكلم عن مشروع للنهضة على سلمرجاع الإسلامي لا أفهم أفهم الترحي دا واللي أنا قلت كنت حريصة جدا أننا ما قولش كلمة الإسلام أنا قلت بتكلم على التدين لأنه المنطق المرفوض بالنسبة لاستخدام لا الدين في السياسة لجماعة الإخوان المسلمين أيضا مرفوض من قبل فصيل كبير في مصر انه استخدام المسيحية ايضا في لحزب سياسي مسيحي يعني, يعني انا اتكلمت على الدين ما بين قسيم انا اقولتش اسلام ولا, هندوسية ولا انا لا انما انا اقصد اقول يعني زي ما في يعني تخوف من يبقى في أحزاب مسيحية يبقى في أحزاب إسلامية يعني نتكلم عن الدين وفقط ما هو الدين بالنسبة لي إسلام اللي أنا مؤمن به والمنهج اللي أنا بلتزم به واللي أنا بعتبره مرجعية المشروع الحضاري أو المشروع النهضة اللي عندي هو بطبيعته نظام ومفهوم شامل لا يعرف مسألة الفصل بين ما يسمى دين حسب المفهوم الكنيسي أو المفهوم الغربي و و ومفهوم وومفهوم السياسة الإسلام منهج جيه عشان يساعد الناس في تنظيم حياتهم جيه عشان يساعد الناس تنظيم الحزب العدالة والتنمية عمل الفصل ده مو نغدضة أنا, أنا ما بتكلمش على حزب العدالة والتنمية أنا بتكلم عن رؤية إخوان المسلمين وفهمهم للإسلام كمان هيك شامل وإحنا ما عندناش مانع إن إحنا النهاردة لما هنقول حزب الحزب الحزب ياخد العمل السياسي م. والجماعة هتقولها تأخذ العمل الدعوة والاجتماع والتربوي يعني مسائل الفصل في مجالات العمل لأسباب قانونية أو لأسباب إجرائية ما فيش فيها م. بس المهم في النهاية أنا كإنسان مقتنع بأن دوري في المرحلة القديمة هو بناء مشروع للنهضة هو استعارة الحضارة المصرية أن مشروع النهضة ده مرجعيتي فيه هو الإسلام والإسلام ما فيش فيه ان السياسة دي مدنس والدين ده مطلق والكلام اللي المفاهيم بتردده وبتكرره بشكل كبير لا زي ما قلت الحضارة قبل التسجيل إحنا عندنا قاعدة أسئلة بتحكم الفرق السياسي الإسلامي إن عمرنا شور فمسألة الشورة دي أساس في كل تشكيلاتنا وفي صناعاتنا للقرار وهي اللي اللي منها العلماء قالوا إن الأمة مصدر السلطات تمام فإحنا عندنا تصور أنا اللي طالبه من الناس إنها تديني الحق في إن أنا يبقى للمرجعية اللي أنا مؤمن بيها مقتنع بيها زي ما أنا لهم الحق في إنه هو له المرجعية اللي هو عايزها يعني أنا ما أعتردتش هو أخذ مرجعية معينة وبيبني عليها تصوره فعلى أي أساس يرفض إن انا اختار مرجعيتي ايا كانت هذه المرجعية بغض النظر عن المحتوى ده أبسط حقوق الإنسان حرية الاعتقاد حرية الفكر حرية اتجاز المرجعية إنما أنت تحاسبني امتى لو أنا هفرض هذه المرجعية بالإكراه على الناس إنما طبعا أنا هسعى لتسوقها بين الناس وهعرضها ومن يستجيب لها ويطمئن ليها ويوافق عليها هيدخل معايا ويشتغل معايا واللي عايز حاجة تانية يقول حاجة ت والشعب في الاخر له الاختيار النهارده مثلا الاخوان بيقولوا هنعمل حزب الجماعه م. الاسلاميه بيقولوا هنعمل حزب والسلفيين بيقولوا هندرس حزب فالنهارده ما اصبحتش فكره التدين او فكره التعامل الاسلامي في الموضوع حكر على الاخوان المسلمين وكان قبل كده حزب العمل للمرحوم ابراهيم شكري ومن بعده الاخوه الاصدقاء رئيس الحزب واعضاء الهيئه العليا بتوع الحزب اساسا كانوا بيعتبروا برضو المشروع الاسلامي أو القضية الإسلامية مرجعية المنهجة. رغم إن فيه بيننا وبينهم اختلاف في الوسائل والرؤى، فدي مسألة ما عندناش حرك فيها. المهم بس عايزين نتفق على القاعدتين دول القاعدة الأولى إننا ليه الحق كإنسان إننا نتخذ المرجعية المناسبة والنقطة التانية لحظة واحدة بعد يزنى حضرتك النقطة التانية إنه أي موضوع إحنا نتناقش فيه ونتكلم فيه ما يجيش واحد يقول لي ده الكل خايف أو الكل بيشجع خلينا نفتح حوار مجتمعي نشوف أي وسيلة من وسائل ستطلع الرأي واللي الناس تتفق عليه احنا موفيين عليه. الجزئيات المرجعية الدينية بيوقع مش بس في مطبات، في مخاوف تبدو كالكابوس منها مثلا تصريحات المرشد السابق لما يعني فكرة. إنه انه انه ممكن يبقى انا ما يهمنيش رئيس مصري ممكن يبقى من اندونيسيا ممكن يبقى مش مصري واللفظ الشهير اللي كان مسجل انه تصدف مصر ويعني دي, دي دي حاجات ازيعت يعني احنا مش مش مش بن بنلقي بالتهم انما ده جزء مهم من, من المخاوف اللي بتتقال يعني لما تبقى المرجعيه الدينيه هي الاساس اذا في مشكله في في مساله المواطنه في في مشكلة في في مسألة الوطن كوطن يعني الدين والاعتقاد اعتقاد شأن ما بين المرء وربه هكذا هكذا يراها ناس كثير لا غير صحيح المسألة ليست شأن ال ال المتعلقة بين الإنسان وربه سبحانه وتعالى دا متعلقة بعلاقة الفرد بالله عز وجل وبعض العبادات اللي بيؤديها وده في مجمل النظام الإسلامي ناس 5-6% وخمسة وتسعين اللي هي تنظيم شؤون الحياة الإسلام حدد فيها مجموعة من القواعد الكلين بيقولوا علماء في كل عصر كلمة العلماء هنا مش رجال الدين وإنما حضرتك تخصص علوم سياسية فأنت بيبقى عندك مع الدراسة للعلم السياسية الدراسة إسلامية وبيطلب منك أنك تكتهدي فيما يتصل بالنظام السياسي المناسبة للمرحلة احنا وعشان كده يقول ما عندهاش حاجة اسمها رجال دين فالمسألة أساسا تصور مختلف عن مفهوم الدولة الدينية او المرجعية الدينية اللي انتقلت لواقعنا الحديث او الفكر السياسي الحديث من التجربة الغربية والخبرة الغربية ده مفهوم مختلف تماما عن نظرتنا وعن وضعنا اللي احنا بنعيش بيه وبنعمل بيه اقول لي مثلا مثال هل تعلمين ان اتخاذ الاسلام كمرجعية للدولة المدنية بيتضمن بالضرورة ان المسيحية مرجعية للمسيحيين بالضرورة ليه لأن الشريعة الإسلامية قائمة على إن أهل الكتاب يحكموا بما أنزل إليهم طب في شريعتهم؟ و بس إحنا لما نبقى شركاء في الوطن ما, ما إحنا لما نبقى شركاء في الوطن لازم تبقى قواعد واحدة هي لتحكم الجميع ما هي القواعد واحدة يعني ال ال ال يعني, يعني علاقتي بالدولة اسمعيدي بس علاقتي بيحكمها قوانين تمام. قوانين تسري على المسلم والمسيحي يميل يميل والملحد والبوذي لأنه في النهاية كل أجره عند الله ربنا اللي هيحاسب ويدخل الجنة والنار إنما في النهاية إحنا لازم نبقى كلنا سواء أمام القانون لو حضرتك بتقول إن المسلمين يحكمهم الإسلام والمسيحيين يحكمهم المسيحية واللي غير هذا وذاك يحكمهم معرفش منطق إيه ده مش منطق قيام الدول الحديثة لا حضرتك مش منطق هو, هو متفق متافق مع قيام الدول الحديثة لو فهمناه بإطاره الصحيح إحنا اتفقنا ان الجانب الاسلامي الثابت المباشر اللي بينظم علاقة كل فرد بربه او في المسيحية نفس القصة برضو بنظم علاقة الانسان حسب المنهج المسيحي ده جزء محدود نسبياً الجزء الثاني ده مرتبط بقواعد كلي الناس بتكتهد فضول القواعد الكلية وهذا الاكتهاد بيبقى حاجة واثنين وثلاثة وأربعة بتطرح على الشعب والشعب بيختار فالشعب هنا مصدر السلطة مسلمين واقباطه ولهم نفس الحق اللي موجود ما تتصورش حق حضرتك يعني مثلاً النهاردة لما القاعدة كلية بتقولوا أمرهم شورة فلما يجي ناس تشرع عندي وتقول لي أن أنت ينفع معاك نظام الحاكم المستبد العادل أقول له لا ده بيتعرض مع قاعدة كلية عندي هي قاعدة إيه أن أمرهم شورة إنما هتعمل نظام برلماني هتعمل نظام رئاسي هنعمل انتخاب حر مباشر هنعمل انتخاب تمثيلي برلماني كل دي أنظمة قبل للنقاش من اللي بياخد القرار فيها الأمة كلها بمواطنيها سواء كانوا مسيحيين أو كانوا مسلمين هو النهاردة حضرتك لما الدستور الفرنسي بنصه عن الرئيس يكون مسيحي هل ده فيه نوع من, من الحجر على الأفضل لا الدستور الفرنسي ما بينصه شعاده موجود عادل. رجعي حضرتك هتلاقي بيحط الشرط بده وكتير من الدول الأوروبية فيها هذا مش الشرط معلش حضرتك رجعيها وهتلاقيها كده فالشاهد هنا أيضا برضو الإسلام بيقول لا إكرهها في الدين يعني الدستور عادل. الفرنسي يعني لو, لو المعلومة دي مش مضبوطة الإسلام بقول لا إكرهها في الدين مم. واخد بال حضرتك يعني بيسمح الاعتقاد لمن يراد. أنت بتتكلمي عن قضية المواطنة أنت درسة نسبيا للتاريخ المصري م. من أول دخول الإسلام لمصر في 1400 سنة اللي فاتوا لغاية النهاردة حصل مشكلة إطلاقا بين القبط والمسلم في أي أمر من الأمر القضايا دي كلها في 2030 سنة الأخير وتحديدا أو أكثر من كده شوية بعد دخول الاستعمار الإنجليزي لمصر. إنما قبل كده مفيش. فيش النهاردة لو تراجعتي مش بس في مصر في كل الدول الإسلامية اليهود والأقباط وكفك الأقليات كانت موجودة النهاردة في بعض الناس بتطالب بحرق ألف ليلة وليلة وكتير من الكتب بالموضوع ده ما تمش في صور الإسلام وزارة كلها ولا حد طالب به فأنا مش مسؤول عن التصور الخاطئ والتضليل الخاطئ لبعض الناس بيرددوه فاحنا محتاجين إن احنا نتجرد شوية ونتعامل مع مسألة المرجعية بشكل مختلف تمام بس في كل الأحوال أنا ما بفرض مرجعيتي ولا بفرض تصوري للإصلاح السياسي في البلد إنما طالب بحق كمواطن وكفصيل موجود بأن كل القضايا تبقى مطروحة للنقاش والحوار الحقيقي والنزيه والأمين يعني أنا النهاردة ليه تعليق على التعديلات الدستورية مع احترامي الكامل للجنة اللي كانت مشكلة إنما ما ينفعش التعديل يتعمل ويتقال لي أنت هتستفت عليه 19 في الشهر ده بعد عدة أيام من غير حوار مجتمع واسع أنا كان لازم أعمل حوار مجتمع لأن اللجنة اللي صاغت مهما كانت إمكانياتها وكفاءاتها وإخلاصها وأنا مقتنع بكده تماما حتى لو كانت الصياءة دي اللي عملها المهندس خيرت إنما الطبيعي النهاردة لما عرضنا الحوار واسع جدا واسمع كل الأهراء وسهل إن نعمل ده في النقابات وفي, الـ وفي الـ في المنتديات وفي الأحزاب وسهل إن نعمل موقع إلكتروني على الإنترنت وتلقى تعليقات الناس وطلباتهم وأنا ما عنديش مانع تروح للجنة تاني وتعيد الصياءة بس يبقى بدل مهرؤية 6 أو 7 واسع جدا جدا جدا جدا وخاصة ان كانت تشكيلها كله قانوني نعم التعليق ده التعليق قلته ده بيشترك فيه كل الاطياف السياسية اللي موجودة انا مش عايز فهم. ده على التعادلات الدشترية بس, بس, بس عايز آ... على كل المواقف. طيب سؤال الاخير فضل. اللي برضو سؤال من احد المشاهدين افهم نعم. من الجزء الاخير من الحوار خيرت الشاطر انه صورت 25 يناير والتغير اللي حصل في مصر لم يغير شيئا في افكار الاخوان المسلمين شوفي ان اقول لحضرتك هو لازم نفرق بين أمرين الأهداف الكلية والأساسية والتصور العام لمنهجنا في العمل وأصلاح المجتمع كأهداف وكغايات بالتأكيد ما بتغيرش كتير يعني من مرحلة لمرحلة إنما منهج العمل اللوايح مسائل التواصل مع الآخرين لانفتاح على المجتمع كل دي مرحلة جديدة لازم تتعامل يعني لازم نعيد النظر في اللوايح لازم نعيد النظر في طرق عملنا كلها لان في فرق ان انا كنت بشتغل انا ما كنتش بشتغل كتنظيم سري زي ما هم كانوا بيحاولوا يرسموا الصوره بتاعتي انما انا واحد بياخد ولادي يديهم المدرسة وعنده جار مؤذي بيضربهم كل يوم هو مش قادر عليه في وقت مرحلة من المراحل فبيتخفى هو يديهم المدرسة بس انا قلت قبل كده من سنة يمكن 2002 او 3 في برنامج بلا حدود ان احنا مستعدين نحط اسماء كل الاخوان المسلمين على الانترنت بس يبقى في امن انما مش الناس تتسجن والناس تتمنع من السفر وان الناس تتصادر ممتلكاتها طب انا ما اقدمش المساله دي لاجهزه القمع اللي كانت موجوده مجانا خليها تتعب تتعب نفسها وتجيب هي شويه وتعمل بعض الفسايد ف, ف ف مساله ان في تغيير لابد ان يكون في تغيير احنا مثلا ما كناش بندي امكانيه كبيره لدخول المراه في المواقف المواقع التنظيميه او حتى الشباب الصغير في السن رغم ان احنا كنا مقتنعين بغير كده بس ما كناش عايزين نعرضهم لوقف امنيه شديده أنا ما أتحبس أربع خمس سنين وأتخذ في أمن الدولة أو أتحقق معايا أو أتحط في السجن غير ما الأستاذة مونة لقدر الله تتخذ وتحط في السجن أو زوجتي أو بنتي أو أختي أنت ما عندكيش فكرة عن حجم الترويع اللي كانت بتعمله عمليات الاعتقال الأفضل على بيوتنا هل تقول أنه فيه تغيير محتمل يعني أو... تغيير أو... واجب مش محتمل أو... تغيير واجب أن النهاردة لما نشتغل في ظل ظروف مفتوحة غير ظروف مقفولة غ غير... غير وانا بناشد القوى السياسيه كلها وبناشد اخواننا الاقباط احنا كلنا شركاء في وطن واحد عايزين نتفق على محاوله انقاذه و... و... ومحدش هيفرض رايه على حد ولا تصوره على حد بس خلينا ما نحجرش على بعض وما نقولش ان انت من حقك يبقى لك مرجعيه وأنا مش محي يبقى لي مرجعية وخلينا نعتمد اليه الحوار والحوار العميق بعيدا عن الموض... عن الجوانب الشكليه وبعيد عن الحسابات الماضيه انا ممكن واحد يبقى زعلان من الدكتور رفعت السعيد واحد زعلان من فلان من علان احنا هنعتبر الصفحه الماضيه دي او الفتره الماضيه كانت لها ظروفها وكان لها ضغوطها وكان لها تدخلات صفه الشريف وكان لها ظروف القمعيه وكان لها حاجات كتيره جدا جدا جدا اثرت في مسار كل الناس وكل القوه فخلينا نقول لا خلينا نقعد مع بعض كلنا ونتكلم ونتفاهم ونتحاور ونشوف ايه المشترك ونركز عليه لا. هل حد مختلف ان بلدنا يبقى فيها تنميه ان بلدنا يبقى فيها حريه ان بلدنا تتطور لان احنا زي ما قلت لحظتك ما احناش يقل من حد تاني ]족. فدي مسألة مهمة في المرحلة الجاي <federal> <tills> <weakened> لمن لا يعلم يوصف المهندس خائرة الشاطر احيانا في بعض الكتابات والتحليلات على انهم ليس من الصقور في جماعة الاخوان المسلمين انهم من الشخصيات المنفتحة و... وده احد اسباب التصنيفات اللي الموجودة في الجماعة أو.. وجب ذكر هذا التحليل لانه بيرد كثيرا ايا كان ما قاله المهندس خائرة الشاطر امام المشاهد إذا كان رأه متشدد أو منفتح فهو لا يعد من صقور هذه الجماعة المهندس خيرت الشاطر مرة أخرى إذا كانت القاعدة العادلة بتقول لا قمع باسم السلطة أو القوة ولا قمع باسم الدين فالجميع على حد سواء يعني يود الانفتاح ومرة أخرى لما حضرت كنت في السجن وغيرك من أي طيار سياسي نحن مختلفين معه في ظل وجود النظام السابق كان المنبر ده من أكتر المنابر اللي بترفض وتشجب اعتقال الحرية تحت أي مسمى وما بدا ما فيش فكرة القهر بأي شكل من الأشكال فهذه هي سمات الشعوب التي تبتغي التقدم أنا, أنا, انا اشكرك على ذلك وانا فعلا اؤكد ان البرنامج يعني كثيرا ما غطى قضيتنا وقضايا غيرنا من سجناء الراي بس انا بستغل الفرصه الان وبوجه من برنامج نداء للمجلس العسكري الحالي الرئاسي ولوزير الداخليه الجديد ولوزاره الجديده بضروره سرعه الافراج عن كافه السجناء السياسيين اللي مازالوا موجودين في سجون مصر حتى الان في ناس بقالها عشرين سنه وخمسه وعشرين سنه المحاكمات اللي تمت في معظمها او مجملها محاكمات لم تكن صحيحه لانها امام محاكم استثنائي ويجب الافراج الفوري عن كل سجناء الرأي ولو في موضوع او قضيه مطلوب اعاده النظر فيها تبقى امام محكمه مدنيه طبيعيه انما السجناء اللي موجودين بقالهم سنوات يا أستاذة منى الأسر والأهالي عانت معاناة شديدة جدا أنا جوزت معظم بناتي وأنا في السجن م. ومعظم احفادي يولدوا وأنا في السجن ومعظم أولادي أخذوا شهاداتي وأنا في السجون فأنا حاسس بالمعاناة الضخمة والشديدة لكل الأفراد اللي مازالوا موجودين حتى الآن والأسر اللي وراهم اللي بتجري تخيل ان زوجتي وأولادي عدد 12 سنة يجروا ورايا في السجون وفي كل سجن وفي كل نيابة وفي كل جلسه وفي كل محكمة وده مش موضوع خاص بي ولا موضوع شخصي إنما معاناة مئات الأسر اللي موجودة مازالت حتى الآن ولم يعود هناك مبرر وليس من المنطق استمرار هذه المسألة والعدالة البطيئة كما يقول تقول القاعدة نوع من الظلم فالمجلس العسكري منذ سقوط مبارك يوم 11 فبراير فرقبته كل السجراء سياسي وفي رائبة الوزارة اللي موجودة وفي رائبة وزير الداخلية كل يوم بيمر على سجين سياسي أنا سايبين في سجن المزرعة الدكتور أسامة سليمان واخت حكم بمحكمة أمن دولة طوارئ بقضية ملفقة من حبيب العدلي ومن النظام السابق وغيره عشرات من الناس شفتهم أنا, مريت يعني أنا سجنت 12 سنة مش في سجن واحد تعاملت مع 7-8 سجون وشفت ناس من كل الاتجاهات اللي موجودة الإسلامية مش معنى الصورة اللي كان رسمها النظام عن هؤلاء السجناء إرهاب وعنف أنا عايز أقول لحضرتك أن الجهاز الأمني في الفترة اللي فاتت توسع في موضوعة الشبء اللي اجتباه بدرجة كبيرة جدا نعم يعني لو تأتينا 40 ألف مسجون ممكن كان يبقوا ألف مثلا والباقي كله المفروض كان يطلع فالنهاردة هو من ساعة الصورة والمجلس العسكري ووزير الداخلية السابق أفراجوا فعلا المجموعات بس العملية بتتم ببطء وما زال الإفراج دلوقتي في دائرة المعتقلين ما وصلش لدائرة السجناء اللي اتحكم عليهم في قضايا ملفقة ومينفعش الافراج عن الناس بعفو صح زي ما حصل معانا لان اقل حاجه انه انا مش طالب اعتذار من من القضاء العسكري انا خلاص مقدر المرحله اللي فاتت وعارف الضغوط اللي كانت بتمارس عليهم واللي كانت موجوده وعفى الله عما سلف في هذا المجال ولكن لا اقل من يصدر قرار بالغاء باسقاط هذه الاحكام لأنها قضايا ملفقة اذا كان رئيس الجمهوريه بيضبر لنا القضايا والغيرنا ووزير الداخليه واحد موجود في السجن بتحاكم والتاني ممنوع من التصرف ودلوقتي النائب العام بيه بيه فهم عايزين ايه دليل اكتر من كده على ان المسألة كانت كلها من لخبط وحضيكي في بداية البرنامج قدمت تقريب عما يدور في مقر امن الدولة والقمع اللي كان موجود فازاي الناس تفضل مسجونة ودي كانت الاداة اللي سجنتهم فينبغي النهاردة الاصراع والاصراع بشكل يعني فوري بالإفراج عن هؤلاء السجناء نعم المهندس خيرت الشاطر في حوار بعد سنوات من السجن وبعد خروجه والإفراج عنه يوم الخميس حوار أعرف أنه سوف تكون له أصداء وتحليل واختلافات واتفاقات عليه إنما في كل الأحوال شاكرين وجودك معني باش مهندس وحمد العسل وأنا بشكر حضرتك على استضافتي في البرنامج وبنتهز الفرصة أيضا لتهنئة أنت تهدت فرص المصري <تصفيق> الشعب المصري بالثورة وبحي كل من شارك أو ساهم أو دعم هذه الثورة وتحية خاصة للشهداء ولأسرهم وأيضا أتوجه بالشكر لكل من دعمنا في قضيتنا أو دعم سجناء الرأي عموما ابتداء من أسرات الصغيرة إلى أسرات الكبيرة إلى جموع الإخوان إلى كل الشرفاء في مصر وفي العالم العربي وأشكر أيضا لهم حفاوة استقبالهم لينا وربنا سبحانه وتعالى يحرر مصر أكثر ويخليها ويساعدنا جميعا في أننا تعاون في جعلها بلد قوية ونعيد إحياء الحضارة المصرية ونبني مشروع نهضة بلدنا ونوفر لأولادنا وأحفادنا وطن آمن بتتوفر فيه كل مقومات الحياة الآمنة الطيبة الراقية إن شاء الله وشكرا جزيلا عفو. وغدا نلتقي إن شاء الله السلام عليكم